بسم الله الرحمن الرحمن فريق, فريق فور شباب بالمدينة المنورة يقدم لكم الديوانية الشبابية الاولى بعنوان تخطص الهندسة اضاحات وتساؤلات ضيف الديوانية المهندس يعقوب الهمين مع الاقل في عين الاعتبار هذه المادة تأخذ اعتباراتها الزمانية والمكانية التي طرحت فيها ونشرت لتعم الفائدة Ja see on väga hea. Ta on väga hea. Ta on väga hea. Ja ma olen väga hea. Ja ma olen väga hea. Ja ma olen väga hea. افهم واجهة خصفات ما دل فيه برنامج اظن في ماكزاني سلطان تتبروه او لا ما حضرته حقيقه لا في الكلي... كليات الجامعات هذه المدارس بتاخذ الفود وبتروحها طيب يقدم لكم مهندس كبير الساد يعقوب الهميلي من كلية ينبع الصناعية مهندس جبار ان شاء الله بس إذا كان هناك تساؤلات أو شيئا، بمدن العدد ببسيط، نستطيع أن نأخذها في نفس الوقت هو الأساس أنه في نأخذها في شيء، لكن نحاول أن في وسط الشر بس بداية، سنأخذ تعريف بسيط عن الهندسة، وإيش هالأشياء اللي موجودة فيها طيب، بسم الله أنا صراح ما أحب أتخلكم في الثيور كثيرا، أو شيء في البداية صراحة أشكر <تصفيق> الأخوان أحذر في البداية، أو شيء صراحة والله أشكر الأخوان صراحة بيعمف. والله الله يجزاكم الخير انا اللي حسيت انهم تعبهم بينسقوا معي انا اللي تعبتهم <تزاهم> الله يجزاكم خير والله اشكرهم صراحه بدي تشكر اخوي مرتضى صراحة والله يعطيهم الصحه والعافيه وان شاء الله تمنكم كل التوفيق والله يجزاكم خير طيب انا خلونا نبدا صراحه عندي كلام هنا مره كثير اللي هو ايش بدايه الهندسه وكيف بدت الهندسه بس خلوني نبدا من الواقع الحي اول كلمه هندسه مرت علي في الثانويه ايش ممكن مفلثات. ها مثلثات مثلثات جميل واحد يعني دل... رسم هندسي عنوان كذا يعني لو تعطيني عنوان رسم هندسي تاخذونه في الثاني لا ما احمد اها طيب اوكي انا الرسم الرسم في ايش المثلثات وال منين جدا الاشكال الهندسيه طيب هلا طمو الرياضات بس حلو حلو سامر الرياضات شيء كنا نسمعه في الاحيان كنا ندرسه اللي هو اسمه الهندسه الوراثيه تعريف ليش الهندسه الوراثيه لانه هو التغيير بالجينات يلا عشان نفهم تعديل الجينات يعدي نتيجه تغير في الشكل تغيير في الشكل في جدا بعد كذا دخلنا في الثالث ثانوي اتذكر انا ثاني, ثاني بدت تغيروا وكانوا يجيبوننا أيام مبتنا ثور وبدارة ومدريش وحكاية وإكس وآي وامتحان بدت دخلنا الآن للثالث ثاني دخلنا في قسم كامل أو شابتر كامل أو كامل بالأحرى عن الشيء اسمه الهندسة الفراغية صحي ما نزلوك ما نزلوك شباب طيب في شيء اسمه الهندسة الفراغية تدرس المساحة وتدرس الأرضيات تدرس أنه والله مثلا عندك مجسم عندك ارت يقولون أشطر إنسان ممكن يدرس الفيزياء او يدرس الرياضيات المهندس لأنه متميز في الأثنين ولو تلاحظ ممكن لو ترجع من درسك الفيزياء قد يكون اصلا تخصصه هندسة في الأصل ولكن تحول في قدرة قادرة كده سوغاله شفت وطلع صار صار مدرس فيزياء ونفس الكلام بالنسبة للرياضيات نفس الكلام الهندسة عموما يا شباب عشان قبل الله نبدأ وقبل الله تحضون فكرة سلامة رحمة الله وبركاته ناخ مبدئية. الهندسة تغيير في شكل تغيير في ديزاين تغيير في حياة فأنت, فأنت مثلاً عندما تبدأ أي شيء في الحياة أي تخيل نبدأ أبسط شيء في الحياة تحتاج له هندسة الهندسة في مختلف أنواعها في الديزاين هندسة في مكتيب حتى العلاقوت المصريين حتى في الامثال المصرية السلام عليكم صباح الخير كيفك انا بشتري طيب سوري الواحد يسويها هيك يا اخي نور بالله كده السلام عليكم يا صديقي طيب طيب الهندسة في البداية أصلاً عمل تعريف الهندسة في تقريبا قبل يعني طبعاً هم يقولون قبل 600 سنة قبل الميلاد هم يقولون أنا ما اشغل بعدين تقولون لي والله أنت قلت مدرية أنا ما قلت ولا حاجة كان في البداية قبل تقريباً 600 سنة قبل الميلاد رحيني قراها لكم في مثل حشان برضو موصل أنا اللي تقولون لي أنت لأنك مهندس مدري. طبعاً هم يقولون أنه كلمة لغة الهندسة او بمعنى صح جيومتري يعود أصلها للاغريق القديم وتكون من كلمتين جيو ومعناها الارض طبعا هذه المصطلحات الانجليزيه جيو معناها الارض والمتريو معناها القياس فكرته ايش كان عندهم قبل في الماضي كان عندهم في نهر النيل في في مصر في فتره من الفترات صار نهر النيل قام يدخل على يدخل على المزارع ويدمر الدنيا كلها فما هم عارفين ايش الحل اللي لازم نسويه لهندسه فبداوا في مرحله اللي هو والله ايش ان احنا نحاول نحسب حسابات معينه ونحط اعمده معينه بحيث ان نحمي جزء من المزارع هذه الان ما بدا علم الهندسه لسه فجاء واحد متخصص وبدا يتكلم قال والله يا جماعه ايش رايكم احنا نحط الارتفاع الفلاني ونحط الارتفاع الفلاني ونحط الارتفاع الفلاني في النهايه انه ممكن النيبه بدأ من هذه فلذلك اصلها جيومتري اصلها الهندسه اصلا فهو انجينيرنج تنقال جنينك الكهربيكات طبعا لين انواعها فهذي اصل كلمه الهندسه بنيت في الاساس لحمايه او كبدايه ديزاين عشان كذا لما اقول لكم اي واحد وبكره النهار لي لما يدخل مثلا مشاريع العمل او يدخل يسمع عن كلمه مهندس اعرف معناته انه غالبا 99% من المهندسين عنده خيال واسع كثير لان الشغله كلها تخيل تخيل الأشكال، تخيل المناحب، تخيل أكثر من شغلة تتخيلها بناء على هذا الأساس انت يتم اسمك مهندس فلذلك انت لو تلاحظ دائما في الشركات نسبة الفنيين أو آسف التكنيشن في الشركة يكون أقل بكثير من نسبة المهندسين لأن احتياجك للمهندس لشغلات معين المهندس ديزاين فلذلك دائماً لو تشوفون البرامج اللي هو الجزيرة وثائقية من جزيرة وثائقين وميطلع لك المهندسين دائماً ترك المهندس قاعد بمكتب قدام مو كيفه، هذا شغلته شغلته سوي ديزاين يعني هذه شغلته الأساسية لأنه والله يدعدوا سوي ديزاين فهذه بفهوم الهندسة قبل لا أبدأ في أدخلكم في أقسام الهندسة واللقوش اللي عندنا في السعودية وقبل لا نبدأ في أي شغل واضحة بالنسبة لكم بفهوم الهندسة إذا الآن واضحة أي واحد عنده شكلية تريد خل ما عليكم ما مشكلة طيب طبع عندنا في السعودية أكثر انا الان عندي تقريبا 5 او 7 جامعات كلها تدرس اقسام الهندسه ومن ضمنها جامعه طيبه تدرس بس في كل جامعه متخصص لا طبعا التخصصات الهندسيه متشعبه بشكل مره كبير قد يعني في القسم نفسه يكون في تشعبات الحين اعطيكم امثله كثيره راح تكون في القسم نفسه انا يمكن ما اعرف ترى عن القسم الثاني اللي هو معاي في نفس الخط يعني احنا مثلا خلينا ناخذ مثال طبعا ما نخصصي انا الكتركال باور هندسه <بور> الكتركال باور لسه ما خلص باقي الترم الاخير <ألكتريك البور> قسم الالكترك قسم الكهرباء ينقسم الى اربع اقسام عندنا في الكليه خلينا نتكلم بدايه نبدا من الكليه وبعدين حالحاكم اقسام عندنا في الكليه ينقسم لاربع اقسام عندنا شيء اسمه توليد اللي هو طاقه قوه كهربائيه اللي هو انا في الكتركال باور اسمه شيء الالكترونيات وعندنا حاجه ثانيه اسمها انسترومنت alat دقيقه ميجرمنت وكيف تطلع وكيف تنزل وضع في وضع المهمت له شيء يسمى الحاسب الآلي طبعا في شيء يسمى هندسة الحاسب الآلي في شيء يسمى هندسة البرمجيات يعني هان الأربع أكسام في كل الكلية أو فقط في, في التخصص حقه في, في الكهرباء بس إلى الآن يعني هتكلم عن الكهرباء نفسك مش في الكلية لا لا مش في الكلية كلها فأنا أنت الآن يا جماعة عشان كده ترى المهندس يعني في الأصح كل واحد له شغلة معينة خاصة فيه وساعات ما تدري أنت أصلاً وش ذاك يسوي الجهة ذاناً يعني مثلاً حين أنا شغلة باور شغلة أني وصل الكهرباء مثلاً إلى هذا المكان بعد كده تلفزيون تبتركب لي مدريك هذا مو شغلية أنا شغلة أني وصل الكهرباء لين عندك هذا المكان حين أتكلم عن الكهرباء بس خلينا نتكلم أتكلم لكم عن الأقساب الهندسة اللي موجود عندنا في السعودية بشكل ككل كتوتلي يعني ككل أشياء أنت فهمها طبعاً ما أحبت أدخلكم مفتقاصيل زي ما قلت لكم جو الهندسة هتشار فيه واحد اثنين ثلاثة اربعة ستة سبعة ثمانية وشت لاستة هاخذ لكم الجنرال وبعدين حابين نتكلم حاب اسمع منكم ترى انا من اجاي اعطيه مادة علمية بس ابي اسمع عدة منكم عندنا قسام الهندسة انا خط مثال جمعة الملك سعود عندنا قسم اسمه قسم الهندسة الكهربائية ما قلت لكم قسم الهندسه الكرويه تفرع تحت شغله كبير بس خليني ارجع ما تكمل معي يعني الان التخصصات هذه مش متوفره في كل الجامعه في تخصصات كثيرة من اللي راح اقول لكم اياها الهندسه ما هي متوفره في كل الجامعات مثلا جامعه الطيبه عندهم قول عندهم هندسه الكهربائيه وعندهم هندسه الميكانيكيه بس قدامي الان 7 و8 و9 اقسام من الهندسه في اللي نفسه يدرس تخصص ثاني مثلا هندسه مثلا مساحيه هو ما هي في المدينه لازم يشوف له جامعه هذه لازم تكون واضح. وأنه قاعد يغش من هنا، بس أنا سامحت, <تصفيق> <أنا> سامحت <تصفيق> لأنها زي ما أقال لكم أخي ماتدوس كنت حاب أني خليها في الأخير بس أوريكم إيش الأقسام الأساسية الموجودة في الجامعات ككل بعد كده إحنا ندخل في التواصيل زي ما أقلت لكم عندنا قسم قسم الهندسة الكهربائية بعد كده عندنا قسم الهندسة الميكانيكية وبعدين عندنا قسم الهندسة الصناعية تتسم الهندسه المدنيه هنا تعمدت الهندسه المدنية اذكركم التفاصيل الصغيره اللي داخل الهندسه المدنيه لانه مفهوم الهندسه المدنيه بشكل كبير يعني مفهومه مرة كبير يعني لانه لما تسمع انت مثلاً مهندس ميداني مهندس ميداني تنقسم الى ثلاثه اقسام رئيسيه غير التفرعات الأساسية حقته فعندك مثلا هندسه الانشاءات مباني مع مباني هذا يسمونه برضو شنس مهندس مدني. وعندنا بعدين في شيء اسمه هندسة النقل الأرصفة وما الأرصفة وكيف تسوي الرصيف وكيف نذر إيه يعني بلا مو يجي هو يركب رصيف لا هو يجي يرسم الرصيف بلا كذا لا كذا لا مو كذا كذا ما يلان وبعدين عندنا في هندسة اسمها هندسة مصادر المياه والصرف الصحي الآن في الوقت الحالي بشكل كبير يهتموا بهذا القسم أنا ما عارق أقول لكم الله أن هذا القسم أفضل قسم ده بس أنا قد أقول لكم الآن بشكل كبير يهتم وخصوصاً في السعودية يهتم وفي مصادر رميع في طلب كبير طبعا حتكلم أنا عن كل قسم وش مويزاته بس خلينا نتكلم بعدين في شي عندنا اسمه الهندسة المساحية إيش تفهم من هندسة المساحية؟ خلينا نأخذ أنا بالليف أنا أتكلم، هل تعطوني إجازة؟ ساحاتاً ثلاثاً ساحاتاً كبيرة ساحات صغيرة، مزبوطة، إيش ممكن برضه؟ من الجدد الذين توجهوا خصوصاً الذين سلموا وسمحنا لهم يعني يجوز أن يتكلموا ممكن, يتكلم يعني. ممكن جا... يكون مساحة أرامي يعني بذلك أنا أدعى مثلاً أرامي في مساحة شغل أزمي فينا أرامي جميل من فني ما يسير إلا مهندس زي ما قلتكم مهندس شغلته يكاتل الكمبيوتر غالباً ودروك ما ينزل إلا في حالات غير شغل بس حلوش فكرة جيد مس... مهندس مساحة طبعا زيك كيف انت عندك دي المساحة كيف تشغلها بشكل معين زيك جميل انا ما شاء الله جبت للفكر هاد زي المساحية تهتم بالمساحة اهتم بالمساحة انتو خلونا ناخذ اكزامبل الشي اسمه المباني اللي جنب الحرم الحرم المكي كل جزء من الارضية مستخدم ليه؟ لان عندك مساحة معينة وبحدود معينة وتبقي تحصل على اقوى افشنسي فيها او ااسف اقوى اقوى اقوى كفاءة فيها انا مشكله طبعا اصلاه انجليزيه لان تعلمنا انجليزي فصعيب تحت تستفيد منها اقصى ما يمكن اقصى كل شبر يستفاد منه ولذلك لما ترجعون اشطر طبعا الناس في هذه العملية الناس اليابانيين ومن نفس الصينين انا انشئوا عندهم يعني شفتوه حتى الفيديو في ينزلونه بعض مرات بصور ينزلوا لك غرفه عباره عنك تاخذ دولاب كذا درج تفتح تدخل اول ما تدخل شوف وين حتى حتى لك ايش اسمه تلفزيون هنا راح في المساحه بس عند رجولك ترى المساحه ضيقه وبالتالي انت ما كل هذه المساحه عشان تاخذ الارتفاع وبالتالي احنا نحط لك تلفزيون فيه ونزرفي هدش ومنه سيرفس خدمه وبعد كذا انت تدخل والتكييف شفت التكييف حاطينه على الاطراف الاخير ليش عشان توزيع التكييف يكون توزيع صح لو كان عندك موتور دفعه ضعيف فبالتالي حيوصل للشخص لان الانسان يحس وين براسه من جهه راسه وبداه خلي احتر الـ الـ الـ رجولك بسلامتك لكن أنا مهمني إيش تحت... تبرد من الجهة للفوقية بالتالي تخطيط شفونا هنا أمهندس مساحة جاء شخص والله أوكي طرح نحتاج 1 2 3 4 فالدولاب تفتح وتدخل تفضل تقد غرفتك ومعزول إزوليشن كامل وفي مكيف فبالتالي أنا كيش كسبت مساحة معنا أرضية جدا طبيعية مساحة أنا محب أتكلم كثير عن ذي الشغلات لأنه فيه لسه عتقصت في عندنا شيء اسمه الهندسة الكيميائية عندنا شيء اسمه هندسه البتروليه وفي عندنا شيء اسمه الهندسه الصناعيه هاي الثلاث اقسام مرتبطه مع بعض بشكل كبير الكيميائيه ولا واللي... بالاسم فقط ايه كيميائيه وصناعيه صناعيه مع بعض بشكل كبير كاسم لكن كمان ما هي مرتبطه مع طبعا تتكلم عن شيء مرة كبير الهندسه الميكانيكيه ما بالهندسه تتكلم عن البروتكشن تتكلم عن الحراره ايش اللي ممكن يستحمل مثلا هذا الج... هذا الجسم الان احنا مثلا كشركه طبعا قدمت لكم مهندس برضو يهتم في التصميم ارجع اقولها لان الشغلة لا يفهم ان المهندس انه والله بس كذا شخصيه دي. لا احنا نكلم نحط سمك الزجاج مثلا هذا الزجاج يتحمل درجه حرارة معينه يتحمل درجه بروده معينه ويتحمل ضغط معين بحيث انه ما بلذلك القزاز اللي عندك هنا غير القزاز اللي تشوفوا في, في الغرفة غير القزاز اللي معلك في المباني كم يتحمل الدرس الحرارة الضغط كم يتحمل التمبريتشر كم يتحمل هذه الهندسة الميكانيكية بشكل مبسط عشان تفهم يأخذون المواد نفسها بناءً عن هذه المواد حتى عبدالان كدير لا طيب يأخذون هذه المواد ترجو... يودون هذه المواد إلى نحن كيف ترجمها مثلاً على الفوريو على الحجم على الضغط على الحرارة إلى آخرها طبعا من الأشياء هذه طبعاً حقول لكم لست تحت الهندسة الكيميائية موازنة المادة والطاقة هندسة الحرار الحرار الحرارية وسريانة الأساسيات الهندسة الكيميائية أيوة الآن تبدأ تفكر أن الهندسة الكيميائية أن ترى مهندسة نفس اللي قاعد تأخذها أنت والله في الفصل الكيميائية والله تعالى حط لك موهي حط لك مدريش وطلع مسبوط لا أنت تجس الأمو بس انا كيف احنا نتعامل مع الماده نفسها كماده؟ كيف اطلعوا من هنا طلعت لي مثلا هذا الخشب، هذا خشب، هذا خشب مو توتلي خشب، مو كامل خشب يعني كامل، لا ترى في نسبه معينه من الخشب وفي نسبه معينه من كده. اعتمادا على ايش؟ اعتمادا على احتياج المستخدم، اعتمادا على والله ايش اللي ممكن نسويه، فلذلك اكثر من نجح على مستوى العالم فيها الصين. الصين وحده تبريكه ليش؟ لان قامت تنتج نفس المنتج بس بجوده اقل. جوده وسعر اقل طبعا هذا شغله من هذا شغله المهندس الصناعي المهندس الصناعي مهمته انه يعطيك اشياء او ديزاين او شكل معين بناء عليه انه تطلع لك جوده جوده عاديه او تطك تكون بالنسبه لك اكسبتبل يعني في السوق بس ان ياخذونها الناس الصين الان استقلت مثل هذه الشغلات احنا بدل ما نصنع مثلا مكيف مثلاً بتكلفه مثلاً قدره ثلاثة ريال أمريكي ثلاثة ألاف ريال عند جاي من أمريكا ممكن أن أسوي لك مكيف بل فين ريال من الصين بس لاحظ الوقت بينهم هيكون أقل العمر الافتراضي هيكون أقل بينهم مثلاً التكييف الجودة هيكون سيئة انا قد أضيف لك خصائص جديدة أقدر استفيد منها طبعا هذه كل هتدخل في اقسام جوه الشركات حتكلم عنها جوه الشركات بس انا أقول لكم الى اخره في الهندسه سلامه رحمه الله وكرم تخليها بعدك انا لك مره طبعا طيب طيب احنا عندنا طبعا في عندنا شيء يسميه الهندسة البترولية طبعاً زيلتنا والله الحمد منه تتميز في البترول عندنا شغلة كبيرة في البترول اللي عندنا, عندنا مصانع نفط كبيرة قائمة على البترول وهذا شيء طبعا شيء جدا إيجابي طبعا أنتو قد شفتوا نفط نفط صافي وليس مو بالحقيقة طبعاً شفتوا بتفزيان طبعاً <تصفيق> فالنفط أصلاً يجي خام نفس الماء يجي أن المادة نفسها خام كيف قام بان صافية ما في اشي ياخذونها حلوها تطلع الى 14 مادة بمستويات طبعا مختلف. واحد يطلع الى 14 مادة بمستويات مختلفة طبعا اشي هيدروكسيد و اشي بنزيم بنزيم 1-90 و بنزين نسبة هذا الى هذا تختلف عن هذا يطلعوا منه الهيدروكسيد اللي هو وقود الطيارات الطيارة طبعا تحتاج إلى شغلات معينة طيب حتكلم الآن في الهندسة اللي هو هندسة الطيران هذه نادرة ال... طبعا نادرة عندنا في السعودية لأن احنا ما نصنع طيارة وزي ما قلت لكم المهندس شغلة دروينج ورسلس فهرجت إنه يرسم ويسوي لنا طيارة زالح طبعا عندنا الفدية <تصفيق> طيب طيب <تصفيق> دحنا هذي مجمل التخصصات هذي مجمل التخصصات اللي الآن ما دخلت في المين بوينت طيب على الأشياء <تصفيق> طيب بالنسبة للمميزات الخصوات هذه والهندسة بالكامل ايو بس خلوهم اعرف يعني كان باقي, باقي لا معاليك ان شاء الله حليل طيب حقول لكم خلصنا الهندسة البترول زي ما قلت لكم بترول عندها عندها 14 نوع يطلع و الى آخر بعد كذا عندنا شيء اسمه هندسة البرمجيات برضو هذا يهتم بالبرمجية و يهتم بكذا كذا كذا كذا البرمجية يعني الداخل البرامج سوفتوير ومالسوفتوير وللعموم ترى هذه برضو ترى هندسة دي تعتبر إذا كنت أنت شاطر فيها تعتبر من أنجح شركات العالم الآن شركة أبل وشركة سوني وشركة ميكروسوفت وسكاي والمواقع دي كلها والإنترنت والإنترنت كلها تعتمد على هندسة البرمجية برنامج واحد قد تنهي أنك شغلات كثيرة في كل الحالات أنت ستحتاج أنك سير عندك أقول لكم الاحتياجات الأساسية قبل لا أبدأ في تعريف الخصوصات إن تحتاج لغة واحد وهادي واحد حد تحتها الف مليون خطر لغة وصير عندك قدرة على الخيال هذه الشغلتين أساسية في المهندس أي مهندس في العالم ناجح يعتمد على هذه الشغلتين أي نجاح أي شخص مهندس يعتمد على هذه الشغلتين قد ما إيش تتخيل قد ما ممكن يصير وإذا صار حتنجح فيه بشكل كبير <تصفيق> مثال شركة والدزني تربح 22 مليار دولار امريكي في السنة هل كم شخص يشتغل فيها؟ كم تتوقعهم؟ كم شخص؟ كم شخص يشتغل فيها؟ مرمان لا، كم شخص يشتغل فيها؟ في أرابة طبعاً بره أو السنة في فيها حباً بالألاف اسمها تنا يسم، اسمها هني لوركز كم تتوقعهم؟ توقع <تصفيق> على زجاجة وعدامنا قلت كم توقعهم على السنتاج مهم سرحاً طيب، <تصفيق> يشتغلوا فيها خمسة أشخاص ادري ايش يعني فك واحد منهم عشان اقول لكم قديش شوفوا الخيال او الشيء الهندسي قد ممكن نطلع منه مليارات مو بالضروره أن والله تكون في شركه معينه او تكون في قسم معين خمس اشخاص اللي اشتغلوا بعد كذا لانه في نظام في الشركات انا بس انا عندي هذا المشروع طيب انا اجي مثلا اخوي حسين اقول له هذا المشروع حقي فانت هو ينفذ المشروع حقي خلاص هذا ما هو محسوب معاه انا الأصل المشروع لي إنه حسي أخوي حسين هو يساعدني في أنه يسير هذا المستقر خمسة شخص الشخص الأول جس شغلته في الحياة كلها طول السنة طبعاً عملي في سنة لعبة طول السنة شغلته بس يبعد يتخيل له لعبة حطيل له مكتب تخيل لعبة هال شغلته طبعاً؟ وبعدين الأربعة الأخرين يقول لكم ياه ع... وبعدين بس أساس عشان له فايش الشغلات؟ قد ما تقدر تتخيل قد ما تكون مهندس إيجابي ممكن. عشان شغله ان خلوني لازم اكمل القصه وقال هذا اللي تخيل يروح ده اللي تخيل يروح لشخص ثاني يقول له والله انا اتخيل ان في لعبه جايه كذا وطالعه كذا ونازله من فوق وطالعه ما في النهايه يوصلني كذا هذاك يحاول يكتب الافكار على بعد كذا واحد شغله في يرسمها جته والله قال لك والله كذا شوف كلهم الان كلهم يعتمدوا على خاصيه واحده انهم يتخيلوا اول واحد منهم يعني انا لا والله كذا ايوه ايوه كدا لا ما منطق كذا مو عقل لا اصبر لسه الحين خلينا نتخيل ترسمت وتظبطت ياخذونها الان يشوفونها فيزيائيا هل هي صح ولا لا صح؟ اليا فيها سيفتي ولا ما فيها سيفتي اس في اللعبه نفسها ولا ما فيها فيها شغلات معينه ولا ممكن قد تكون جيده ولا ما هي جيده طيب بناء على اساسها هذه جيده ولا جيده هذه هذه تحقق منها كله خامس واحد الاخير ياخذها يروح يطبقها على الواقع الحي تطلع وولد ديزني زي ما انتو تشوفونا الان على مستوى العالم افضل مدينة مراهي على مستوى العالم في كل العالم وكل سنة تنزل لعبة واحدة تتكلم على وولد ديزني اللي هي الألعاب الألعاب غير نوبز تتكلم عن الألعاب نفسها يعني كلها تعتمد على الخيال كلها فكارها ونحن كيف نجي فوقها طيب أنا عشان الوقت هاتخذ في تفاصيل تسمها الأقسام طبعاً أي مكان جمع أحد كده عنده مشكلة إلا أنت حاس في حاجة مش فاهمة البرمجيات وقسم الحال لا ينديش تحتها لا لا لا أنا البرمجيات تهندسة قسم لوحده حال بكامل لأن قسم الهندسة البرمجيات يدخل تحته الـ software وبعد تحت الـ software يدخل معه تحته الـ programming file نفس البرامج العادية تدخل تحتها طبعا انت لما تدخل في أقسام زي كده لازم معك معاك اللغة مثلاً مزبوطة لأن كل الأسامي في بعض رسامي مصطلحات ما تدخل جمعي خلي, خلي الأسئلة بس في أحد الجماعة حاس أن يوليد الحين ما هو معانا في الجو؟ تمام نكمل يعني خليه يكمل لا أسئلة في الأخيرة خليه يسح عشان الوقت لأنه إذا خضر الأسئلة ممكن إعقوب حيجاوب عليها صح؟ فإذا خلناها للأخيرة عشر دقائق ربع ساعة ممكن خليه ع... لي تسجل بس عشان نخلي صار مادة اللي يعمل ما عليك بلا أعرف شيء أنا مع الحكومة مادة <تصفيق> الشيء <تصفيق> هو المخرق ع اه عندنا طبعا اقسام زي ما قلنا اقسام هندسه طبعا خلينا نبدا اي مكان في العالم او اي ديزاين او اي شكل في العالم فتحتاج فيه جميع انواع الهندسه مثلا احنا مثلا لو بنبني هذا المكان ايش ممكن اول شيء راح نستخدمه راح نستخدم مثلا الهندسه المساحيه نخلي مكان مفتوح زي كده مربع ونخلي فيه مثلا تهوية وخلي فيه مثلا حاجة كده الاشياء الداخليه اللي انتم قاعد تشوفونها هذه كلها ديزاين والديزاين زي المهندس اسمه الان مصطلح حديثا يسمونه مهندس ديكور واصلا ترى مهندس مساحه اصلا هذا أصل شغلة أساسية اسمه مهندس مساحة لأنه يسمى الآن مهندس ديكور لأنه يهتم في ديكور لأشياء أساسية من الأساس أساس الهندسة وبدأت فكرة الهندسة من الكهرباء من الكهرباء وليس مدحم في الالكتريك لكن هو الأساس فعلا أنه بدأ بدأت بدأت أقسام الهندسة تدخل في المودة الجديدة تقريبا في, في 19 ألف وتسعمائة وثنين تقريباً بدأت تدخل،, بدأت تدخل الناس في عالم الهندسة في لديك مثلا اللي هي الأشياء هندسة السيارات نسبة الوقوت بالنسبة للمحركات نسبة كذا كذا إلى آخر الهندسة الكهربائية تنقسم إلى أربعة أقسام إلى أن تدخل إلى خمسة أقسام هندسة اللي هي القوة الكهربائية القوة الكهربائية بشكل مبسط عشان ما تعبكم تعتمد إحنا كيف في البداية ننشئ كهربائي طبعاً هذي كل واحدة لها الحكاية يعني وبتاع طويل يعني الشيء المطاول كيف تطلع الكهربة بعد ما تطلع الكهربة كيف احنا ننقل هذا الكهربة او نوصل هذا الكهربة للمحطات الرئيسية بعد ما نوصل المحطات الرئيسية كيف احنا نوزئها على يسمونهم الكاستمر أو الزبائد مهمتني؟ احنا طلعت كهربة كيف انقلها من المحطة إذن؟ أوصلها لين المكان الأساسي حق التوزيع وبعد كده كيف أوزعها على المدخل فلذلك لو تلاحظون تلقون حين حتى جن بيتكم مثلاً وفي الحارة تلقى بوكس أخضر كده كده يو صندوق كبير أخضر محد يجي وتسمع سعاد تسمع الأسنافر تسمع له صوت كده قوي طبعاً هذه لها أسباب ولها شغلة بس عشان ما بطول نحن كيف هنا لين هذاك المكان الكهرباء موجودة بس كيف حتتقسم على العالم؟ هذا تخصص الالكترونيك البوارد تخصص القوة الكهربائية يسمونه بعد ذلك عندنا نجي قسم إلكترونيات إلكترونيات أظن المفهوم أي شيء إلكتروني قدامك في حياتك يندرس أي شيء أدهزة أدهزة شيء شاشات توزيعات شغلات بسيطة كل شيء يدخل تحتك نجي للقسم الثاني اللي هو قسم آلات دقيقة يسمونها أنسترومنت هذه الآلات الدقيقة يهتم والله احنا نحن مثلا في, في الإلكترونيك احنا زي ما انتم شايفين احنا فالواحد منكم ملاحظ طريق المطار شركة في الكهرباء تشوفون كده عواميد كده كبيرة طالع فوق صاحب تشوفون دخان كده طالع منها هذه العواميدة الكهربائية اللي تنتج الكهرباء طيب احنا كيف ندخل النسبة طبعا هن اللي استخدموه هنا في المدينة يسمونه غاز حرق الغاز لنتيجة حرق يولد احتكاء طبعا يولد شغله معينة وهم بعدين يطلع يطلع كهرباء فبالتالي، نتيجة الحرك، طيب أنا كيف هذا عنسترمنت شغلته، كيف أضبط الجاز اللي داخل المكان بحيث أني أستفيد منه تعاملتني؟ كيف أقدر أستفيد منه بشكل كبير، الجاز، نسبة الجاز لازم تكون موزونة، نسبة الضغط الداخلي لازم تكون موزونة، نسبة الدرجة الداخلية, الداخلية برضو في نفس غرفة الاحتراق تكون مضبوطة كنت كل هذا يطلع معاك نتيجه كده لو واحد منه مختل ما حتطلع معاك نفس القوه اللي انت تبغاها يعني لو قلت والله خلاص بدل ما هو يا شيخ كل يوم رمينا جيلون خلينا نرمي جيلونين يا شيخ خلينا يطلع احسن ما حيطلع هي حيخيس عليك خطره ولا حيحترق فهذه شغله ثانيه تحكم طبعا انا, أنا على الكهرباء طبعا تنزل شركه سابك مو شركه سابك شركه سابك او شركه اطعام وقاعدين تجيب بتسمعون كذا كذا برمي مليون كذا كذا برمي نتيجة ايش؟ افتح فلف وقفل فلف افتح صمبور وش سموه؟ صمام صمام ايو <تصفيق> ينفتح ينزل يقفل ينزل ويقفل ينزل ويقفل فتحته وتسكيرته هذا الانسترومنت تسمونه على الدقيقة تحتم فيها تقفل فتح قفل فتح الى اخر نجل الهندسة الميكانيكية هندسة طبعا ايو بقى الحاسب الالي نظن الحاسب الالي مفهوم بالنسبة للكل صح في احد عنده مشكله في الحاسب الالي يتعامل مع السوفت وير والهارد وير عندك مشكله الحاسب الالي عباره زي ما قلنا, زي ما قلنا في شيء اسمه هندسه البرمجيات وهذا يتعامل مع السوفت والهندس والمهندس الحاسب بيتعامل مع الهارد وير. هو نفس الماده هذه او نفس البرنامج اللي جاب صح بأيوه. لا يتعامل على الماتيريال نفس هذه الماده كيف لا والله كذا كذا تعمل على برضه الاي سي الموجود داخل الالممري الداخليه كيف انا نحطها الان شركه ابل قبل فتره انتجت جهاز آي باد حقها ممكن يشتغل لمدة ثمانية ساعات متواصلة أو أربعها كيف فكرت هذا شغلة المهندس الحاسب الآلي كيف يختار المثيلة المزبوطة مع الإلكترونية لأن تخصصين در المتضم بعض كيف حين نختار المت... الم... الم... المواد المناسبة بحيث أن نخلي لها عمر طويل بحيث نخليها كذا كذا فهنا تخ... جاء قسم الحاسب الآلي طبعا للأسف مو... هذا الحقيقة يعني في الواقع عندنا لما يقولوا حاسب هاري خلاص هو هيشمل س... يشمل كل هندسة البرمجيات في السعودية طبعا يشمل هندسة البرمجيات ويشمل كل شيء وان كان معه قطة كده كهربا كده شراحة كل شي يشمله هذا الأسر وانا اتكلم عن التصنيف العالمي ما اتكلم عن ال... الواقع يعني خلونا نعيش بره كده وانا نرجع دي. طيب؟ هذا الحاسب هاري بعد الحاسب هاري نجي عندنا قسم هندسة الميكانيكية هم باقي نورك ترى نرى طلعناك مزبوط بس في السفزاية طيب طيب, طيب. هندسة الميكانيكية هندسة الميكانيكية تنقص القسمة في شيء اسمه manufacturing في شيء اسمه مينترس واحد صناء تصنيع واحد صيانة طبعا كل الكهرباء ممكن يشتغل في الشركات اللي في عرامكو في سعادك في مرافق ينبت بسبيكو كل كل المكان في العالم ممكن يشتغل لها operation فني يعني هتكلم عن فني لأنه يشتغل مشغل مشغل انا طبعا مو مشغله يبغى تزر بس لا لأنه لو شغله مو بس انك تضغط زر اي فشغله انه يشغل وفي عندنا الجزء الثاني الشخصيه الثانيه المهمه انا والله الكونسيان كل شيء تحتاجوا في الهندسه الميكانيكيه عندنا قسمين زي ما قلت لكم اللي هو قسم الهندسه هلا اللي عندنا مانيفاكتشرنج والتصنيع اللي هو التصنيع والقيصان التصنيع احنا والله اعطيكم مثال كان عندنا لما كان عندنا ذاك اليوم خربت عندنا مكين. طيب طبعاً أنت تتكلم عن مكينة قيمتها يعني مبلغ وقدره اللي خرب جزء بسيط طبعاً مسمار طيب هذا المسمار ما هو موجود في السوق فإيش تسوي؟ يجوم دولة حقين الصينة طبعا هذا القسم بالذات يحتاج رسم يحتاج واحد رسام بالعالم الفصيحة يحتاج واحد رسام عنده فكرة أنه والله كيف يسوي, كيف يسوي الشكل بشكل كبير فبتاري احنا لما جينا كانت هذه المشكله جرب مدرس در... حق حكي. الدكتور حكينا 3 دقائق هذا ها طيب طيب اه عشان الدنيا طيب مسمار راس ايوه مسمار راس فرجعنا للدكتور الدكتور قاعد يرسم طبعا يرسم بالمللي تلمسه تكونه قاصمه في الملي عشان والله ياخذون هذه ويدونها للشركه ونتيجه ان الشركه انه والله يطلعوا لك اياه بالملي وكل اشياء قياسات الثانيه الى اخره طبعا المنتلس اشياء القطع اللي تخرب طبعا اوف كورس يعني شيء طبيعي انك تجيب شيء جديد انا صراحه طبعا الهندسه الميكانيك الهندسه الكيميائيه عنها بما فيه الكفايه آه... آه... ايش في باقي الهندسه المدنيه مهندس المدني زي ما كلكم قلتوا بالمعاطات والمنشات والمجاهات الصحي والمصادر المياه ومصادر المياه الصناعية الهندسه الصناعيه الهندسه الصناعيه زي ما كلكم المنتج نفسه كيف يطلع هذا المنتج كيف انتاجه الى اخره طبعا انا ما ابي اطول كثير عشان الاقسام طبعا هي في اقسام مره بس انت هذه الاشياء الاساسيه لمجيد عمل في السعوديه ممت. اللي فيه اقسام مره كثيره داخل الالكتروني زي ما قلت لكم كل قسم يتفرع منه شغلات كثيره انا متخصص الكتركال دوم تخصصه هو كهربائيه اكتشفت الاخير انه ترى في قسم داخل هو كهربائيه اسمه كنترول هي يعني تخصص شغلات كذا مره داخليه فبالتالي اللي بي ان شاء الله ربي يوفقه ويكمل ماجستير او دكتوراه حيشوف يعني من لا تخاف الاشياء الهندسيه لا تخاف حتمج مجالات لين طيب الو مجال سوق العمل اكبر مشكلة تواجهنا الان واكبر مشكله كانت تواجهنا سوق العمل سوق العمل الى كلام طبعا مو كلام كلام يدير يدير شلون كلية عندنا بالكليه الى 25 سنه السعوديه محتاجه لكل اقسامها الى 50 سنه السعوديه تظل محتاجه الى الاطباء احنا راح نستعمل لكم البطاقه اسال المثال ازيك قلت المجال الهندسي انت ما تخاف في الشغل لانه لو ما اشتغلت فيه هنا تقدر تشتغل هنا مثلا تخصص كهربائيه ممكن تشتغل استشاري في واحد مكاتب هندسيه ميزه الهندسه ان ما هي ما على شغله واحده معينه سبيسيفيك او شيء خاص فيك ولا لازم تروح في هذا المجال اذا ما رحت هذا المجال يعني ما مستقبل وظيفي نهائي لا انت تبدا تفتح مليون شغله في الهندسه لانه بما عندك طبعا على فكره ما عندي تعرف ترسم عندك الاساسيات دي ممكن تقدر احيانا اعتمد على الهندسه دي اي يعني كل شيء ترى عندنا كنترول حتى اللي وراكم اللي اسمه الاي سي كنترول كنترول كهرباء ومكيف مكيف كنترول هو مكيف تحكم بمكيف كان بيتحكم على طرانه مرتبه بالتحكم <تصفيق> في التحكم بالازهار حسنت لكم لسته كده طبعا من المجالات المختلفه طبعا الشركات اللي عندها في الغربية وعندها في الشرقية المعلومية، الآن جبنته طائمة على مستوى السعودية البنية الأساسية لحقتها 10 مليار بيال سعودية أنت تخيل الحجم الإنتاجي اللي حيصير وتخيل قديش احتيازها كمهندسين وقديش احتيازها كثنين فهذه كفاية أيضاً 10 مليار مع, مع ليش يا عقوق، قبل ما تكمل في أهم المجالات أنا اللي اتخرجت، هو الواحد اللي اتخرج كمهندس لازم يشتغل في شركه ويمكن يكمل اكاديمي في الجامعه يدرس ممكن, ممكن يكمل ممكن. اكاديمي يعني هي خطتين رئيسيتين الخط الاول انه يروح يشتغل في مصر الخط الثاني انه يروح يشتغل كشيء اكاديمي في السلك الاكاديمي ايوه ممكن في خيار ثالث حكومي طبعا انت كمهندس انت ممكن تفتح مشروع خاص ممكن تصير مع شركه ممكن تروح مع الحكومه ممكن تروح مع اي مكان يعني شغله ترى قال الاسئله بعدين هو سال ترى بيجي شيء سنه مشيت المهم انه الواحد يعرف بعد التخرج يعني احنا عندنا في الطب في يمكن تسعه مسارات انا بعد ما اتخرج من الطب اقدر اروح له فبعض الناس اذا لازم من البدايه يعرف انا ما احب اشتغل في مستشفى لازم يعرف فمثلا بعض الاخوان اللي ما يحب يكون في الشمس وكذا لازم يحط هذا الاعتبار يعني في هي بارد. لازم تكون في بال بس مثل زي ما قلت لكم المهندس ما يطلع صحيح في السعوديه بالعكس <تصفيق> لا <تصفيق> لا لا حتى, حتى في السعوديه بالعكس لا لأنه لأنه, لانه لانه انا مثلا تيجي مثلا عند المباني او شيء زي كذا بتحصل لانه مهندس بينزل بنفسه يراقب <تصفيق> يعني صار وقت قريبا ميدان يعني بس انت غالبا تتكلم عن الشركات الكبيره المكان يجي جاهز يعني احنا ما صلح احنا لله الحمد احنا ما ما صنعنا ولا مكين بالتالي احنا ما نحتاج نطلع يعني كمهندس يعني هي اصلا تزي... تجي تجي جاهزه <تصفيق> ايوه هي تجي جاهزه اللهم اشراف يعني اي والله فضل قرايات ونفس الفني اصلا انا اذكر لان كنا الشباب يشتغلوا معنا التطبيق ايوه زي كذا وبعدين لازم تجي اي يعني الشغله بس لا غالبا ما فيها شيء انا بس عشان نسجل لكم اللسته اللي هنا بعدين نطلع لسيرفر عندنا اهم شيء اداره مشروعات زي ما قلنا في المساء فما راح اتكلم بشكل عام وانتم فسروا تصنيع متفاهمة بالحاسب الآلي إن محاكاة الواقع العوامة البشرية تحكم بالآل آل الحاسب عندنا الآن الريبورتات التي طالتها على مستوى العالم الآن شي مرة جبار تخطيط المنشآت الصناعية العوامة البيئية والصناعية إلى آخرها هذي كده نبده سريع سريع سريع سريع عن كل الشغلات وبعدين اللي, اللي عنده سؤال لعدين يسأل اللي همني فعليا صراحة أنا ولي يعني صراحة أتمنى أنكم يعني ما أطيحوا بنفس اللي حنا ضحنا فيه تعرف الجامعه اللي انت بتروح لها ايش الاعترافات الاكاديميه اللي عندها خصوصا للشخص اللي بكمل دراسات عليا ماجستير دكتوراه يبي يكمل حاجات انا احكي <تصفيق> حت... عن الاعترافات الاكاديميه الاعترافات الاكاديميه العالميه أي منا... أي قسم هندسي على مستوى شو على مستوى السعوديه لازم يصير عنده اعتراف عالمي اعتراف عالمي بايش انا والله أنا أنا اليوم عندكم مواد بكرة إن شاء الله رب يوفقني وطلعت بكمل ماجستير برسعودية أنا لما أخذ شهادتي وأروح مثلاً للجامعة الفلانية هل أنه والله أوكي؟ أنه والله أنتوا تقبلوني؟ طيب فهذه سموناها الاعترافات العالمية في أنواع كثيرة من الاعترافات العالمية يعني مو كل الكليات في السعودية عندنا نفس الاعتراف؟ أي ومو كل الكليات عندهم اعتراف على حسب ما أعرف بقرة في جامعة الطيبة أنه ما عندهم اعتراف إلى الآن طبعا هذا مو سبب في جامعة هذا الحقيقة <تصفيق> <تصفيق> أيوه، أنت قبل أن تسجل، لازم تدخل على موقعهم وتعرف انا أعطيك الآن لسة من المنظمات العالمية أحاولوا شباب اللي, اللي خلاص رب يوفق وخلاص اختار مهندس يسجل في واحدة من هذه المنظمات هذه المنظمات ستفيدك حتى قدام لما تجي أنت مثلاً لما تتقدم على وظيفة تقول والله أنا, مو... أنا مثلاً عضو في آية ربل آي آية ربل آي. آي, إي اللي هو آي، وبعدين ثلاثة حروف إي إي فهذه والله منظمة عالمية تختص في الكهرباء فبالتالي انت خدت يعني معناه تعيثون انك انت مهتم في القزم وهذه راح تفيدك كثير خصوصاً ان اذا خدت شهادتك وبعد ما تاخد شهادك ممكن تعتمد تاخد شهادة عقدة وترسلها لهم وهم يعتمدوها لك والله اوكي ترى انت والله جيد وكذا كذا يصير فيها ختم قد ما تقدر تسأل قبل لا تدخل على الاعترافات العالمية بالنسبة للجامعة قد ما يكون احسن لك لأن اي شهادة هتطلع وهذا ختم يا انه معترف عالميا اتكلم حتى عن مجالات شخص مثلا ما هم مشتغل مثلا في السعودية يعني انا صرت مهندس بس يا اخي ما بيصير في السعودية مو غصب عريم بيشتغل بأي مكان ثاني غير الهندس فيجب ان تكونوا المهمية طبعا الاعتراف العالمي الآن اللي الشامل لكل اغلب اغلب الجامعات داخل السعودية اسمه ABET A-B-E-T According Board for Engineering and Technology اتكلم يا شباب ترى عن تخصصات قسم الهندسه فقط لا اعني اي قسم ثاني طبعا هذا النظام يمكن تسمعوه دائما كنت تسوي اعلانات وصيحه جامعه الملك عبد وحنا كليتنا قد تسوي صيحه على على النظام هذا الايبت هذه منظمه عالميه تهتم بالانجينيرنج تهتم بال بالمهندسين بالمهندسين والفنيين منظمه عالميه مهتمه بهذا القسم هذا القسم شيء مره مهم بالنسبة لهم فبالتالي انت كمادتك اوكي انا والله اليوم اخدت ذي من عندكم انا درست مثلا مادة م... اسلامك مثل درست عندك مسلامك بكرة النهار لما أنا اروح لجامعة اكسفورت او اروح لجامعة معترفة في هذا النظام نفسه الابت في امريكا وغيرها طبعا هذه كانت منظمة داخلية امريكية داخلة أنا أتكلم عن الأشياء الأمريكية أكثر لأن جمعتنا مهتمة في الأشياء الكلية كليثنا مهتمة في الأشياء الأمريكية وغالب أن أنظمة السعودية عموما عندها حتى في الشركات ومالشركات ومال يهتمون في الجانب الأمريكي أكثر من البريطاني وأكثر من الفرنسي وأكثر من الألماني طبعا في كل مكان لهم نظام فهذه منظمة عالمية لها موقع في الانترنت أنا أحط لكم أكثر مواقع إن شاء الله بس خلني أخلص عشان أقول لكم مواقع مهمة حاطيها أخوي مرتد وهم عاد عندنا هذه المنظمة عالمية طبعا هذه المنظمة زي ما قلت لكم اللي هي الأبد تهتم هي منظمة هي مهتمة في الجانب الهندسي فقط وهذه المنظمة لمعلمياتكم يعني أنا يقول لكم ممكن انك تقدر تراصلها وانت هنا في بيتكم السلام عليكم والله كيت وكيت وكيت طبعاً بس بالإنجليزي إن والله انا والله سمعت عن هذه المنظمة بيأعرف مور المفروميشن لها موقع بالانترنت ممكن تدخل عليه وتسأل عنهم إيش هم المنظمة إيش الممكن أشياء الممكنة طبعاً جامعة الملك فهاد وجامعة الملك سعود إلى آخر في جامعة كبيرة طيب, طيب. بعدين في عندنا شيء اسمه American سوسايتي اوف سايتيك انجينيرنج اي اس طبعا هذه كلها اعترافات داخله بس هذه الان ايوه خلاص فهي مم. في هنا عنده بعدين تاخذونها من استاذ مرتضى تاخذون من طبعا في كل اعترافات عالميه يعني خليني اسال ثلاثه اسئله بسرعه معليش اسئله بس عشان في اعتراف لها ما عندهم اعتراف على حسب ما اعرف طيب ما, ما عندهم اعترفيه <تصفيق> ايوه بس دقيقه قصات شويه دقيقه الملك فهد بترول عادي عندها عندها اعتراف وكليتها كلياتها عندها اعتراف كذا كل جامعه الملك سعود جامعه الملك سعود برضو عندها طبعا ممكن تتخنون عن المواقع انت تبحثون قبل لا تسجلون وش هي الاعتمادات اللي عندهم تمام محليا نسبيا ما هي لكن انا ما قاعد اتكلم عن انت لا تفكر دائما لا تحاول تفكر داخلي فقط انت لما تفكر بالذات بالهندسه لازم يصير عندك شغلات لا لا لا لازم تسير... انت عندك بتواصل مع العالم الخارجي اكثر لان العالم الخارجي هو التطور احنا للاسف دورنا احنا كدول مستقبلة للتكنولوجيا بس بس انت كان تكون عندك خبره يعني مثلا الحين قبل فتره واحده من الشركات شركه سامرف جابت ماكينه جديده جديده جنريتر كبيره مره كبيره موتور من اللي استفاد منها ومن اللي اخذ اللي عندهم تواصل مع الشركات الفلانيه فهمتني طيب فعندنا لسته زي ما قلت لكم اللي هي الامريكان وامريكان الى اخره بعدين في شغلتين بس نكمل طيب تمام الله نكمل تمام مشكله في اربع مشاكل اسبوع خلاص انتهتني سليمان انا عملت لكم كان كل السنت طيب انا اذا انا بسكر <سكيد> من بعده حسيت هم في مواقع عندكم تحملكم ان الأخوان مرتد وتصير أنتو معاهم تلدروا التواصلوا فيها ونقع جديد جميع الشخص اللي يبحث عن الهندسة كهندسة إلى الآن كل شي انتو قاعد تشوفون أني قاعد تتكلم عن الهندسة إلى الآن ها... أشياء ثيورية يعني أشياء نظرية ما دخلت في الأشياء الفعلية خليها للأسئلة أيوة <تصفيق> خلي الأسئلة بس... الآن بس آخر نقطة كده آخر بوينت بس وبعدين أنتو قاعد براحتكم الأشياء آه... الفعلية الح... الحقيقية أنت, ك... أنت حتشتغل ايش الشركات اللي ممكن تقبلك سؤال جداً مهم الشركات اللي ممكن تقبلك على حسب نوع تخصصك تخصص مثلا إلكتريك. طبعا افضل ومو افضل القسم اللي يشمل الكل القول كهربائي اواسف الالكتريك بالذات الكهرباء بالذات كل في كل مكان انت حتحتاج كهرباء خصوصا الآن العالم الآن الجديد اللي واصل بتعودين الآن كل شي رح يصير ريبروت على مستقر العالم تقريبا في عام 2002 ايوه كل شيء مع اسمه العرب راجل راجل رجل عالي رجل عالي, عالي حي يشتغل ويركب لكل لك شي كل الان الدول العالمية حتعتمد عليه ليش لانه والله الأداء حقه يكون جدا رائع ومن دون أي مشكلة حيستمر تحت الشمس تحت ليش يشتغل زي الطيبين ما هيقول لا هيكونوا <تصفيق> لا حيستغنوا عن الميكانيكا ما هيستغنوا عن الكارب الريبوت يستغل بكحرمة مو كيفو يعني فاااااااااااااااااااااااااااااااااا <تصفيق> ممكن تدخل ميكانيكا ممكن تدخل زي ما قلت لك اي مكان ممكن تدخله بس بشرط انك تكون انت مقتنع بهذا القسم وتقدر تبدع فيه الآن الاتجاه العالمي على الاشياء على الشخص الإنسان المبدع في مجاله مو الانسان اللي عنده هذا المجال انت عندك كل مكان انت عند في ناس قوي، في ناس كهرباء ايش اللي انت تتميز عنه يا الله اذا شيء انت ممكن تتميز عنه لازم تكون عندك حب نفس التخصص ونتيجه حبك لهذا التخصص هتبدع غصبا عليك في هذا التخصص مو كيفك وبالتالي يا جماعة إذا كنت مو في تخصصك صدقني في شركات كثيرة هعطيكم الشركات اللي موجودة عندنا في ينبع وفي الشركات في جزء منها في الجبال وفي شركات في في المدينة وفي شركات في, في كذا مكان يعني في الشرقية عمون الأصل في الشرقية كل الجبيل بالتالي عشان كذا نقول ينبع والجبال عندك شركة مرافق عندك شركة طبعا مرافق شركة شركة كهرباء بس متخصصة باله يعني ما نحشغل في المدنة الثانية بس متخصصة في الهيئتين ينبع الجبال هرامكو بكل أقسامها طبعا تحتها سامرف وما تحتها شركات مرة كثيرة بكل أقسامها سامرف وما سامرف و الاخرة و شركة سابك شركة سابك تحتها تسعة تسعة شركات كولة اثياجاتها في شركات الآن جديدة أم أو الأسبوع الأسبوع هذا يوم الأثنين جتنا شركة اسمها سبيكو اسمها الشركة كاذا تسبيكو <تصفيق> شكلها لا بس انهم جايين فرابغ ينشؤون محطات توليد كهرباء موجودة هناك الشركة دي فيها اربع سعودين ويوبون اي واحد جماعة تعالوا جايون عندنا قالوا تعالوا قد ما عليهم حنا نقبلكم ندوم مخابلة قصية من دون شيء ليش انت لازم تلاحظ ان الان في الوقت الحالي مع توجهات الدولة السعودية توجهت إلى فعلياً شيء إيجابي فعلي ان والله احنا نبي شيء أعمال يدوية أو أعمال تقنية في الأحرم فالدولة باتجاهاتها وبدعمها وضخمة الميزانيات بالمليارات للأشياء المالية فانشأت لك هنا رابر وطلعت لك مدرش في الخافجي ومدرش طلعت لك مدن صناعية كثيرة لأن الدولة أصلاً اتجاهاتها الآن أجماعة احنا نبي صناعي نبي شيء فبالتالي عشان إذا أنا أريد أقول لكم لا حد يقاف اني والله انا خاف والله لو دخلت القسم هذا لا ما افجل ولا اضغى تغ... وعموما لا تختار عشان والله سوق العمل لان سوق العمل حيتغير من الى الترم هذا والله انا اذكر انا طلعت كهرباء طلعت دو... طبعا عندنا في البكالوري اندل في دبلوم بعد الدبلوم تقعد... سسمو... تكمل... تقدر شو اسمه تكمل وتقدر بعدين تكمل بكالوريوس ممكن كذا وكذا لكن لما طلعنا في, ال... في الدبلوم دفعة حق دفعتنا كل, كل شوية دقين علينا شركة تعالوا يا جماعة نبي. كان احتياج السوق ذاك التيرب كهرباء التيرما اللي بعده طرى ما في يمكن ابو ستة شهور على قواتب تيرما اللي بعده تحول اللي ميكينيك صار سنة سنة وعليها مادري ايش طق حول الانسترومنت على الدقيقة والله احنا عندنا مثلا كذا ونحتاج ده على الدقيقة في السوق ما هو, ما هو ما هو شيء والله أن تقول والله خلاص كذا كذا كذا كذا إنه والله كذا كذا لا لا, لا السوق يحتاج بشكل طبيعي وزي ما قلت لكم احتياج السوق بشكل مرة كبير أهم شيء تجيب معدل حلو وتكون فاهم اللي أنت عليه فاهم وشه ذاوي يعني كذا كذا كذا في هذه العقبة أنا ما أبي أطيب هذه الفكرة بشكل مبسط يعني هلأ عامة أو أي نسمي أمساً هل هذه هيأثر على حلقات اجتماعية على ناحية مثل من ناحية أهلي من ناحية أصدقائي من ناحية أصدقائي, والله أصدقائي, أصدقائي. هو تعتمد على عاد هنا نذهب ندخل في موضوع جديد اللي هو الشخص كيف يدبط يضبط بصراحة بالذات و بالقسمة الهندس إذا كنت فعلا أنت تدريس يعني يناوي إنك تجيب مثلا معدل عالي وكذا إلى آخره قد تؤثر نسبياً ليلى انا اغلب وقتك حتكون والله لازم تدرس ولازم ادري ايش لان في بعض الاختبارات انا اذكر حاني اختبرها خذ كتاب عرفت لما اعطانا مدرس هوم واجب ايوه واجب قال يبوي روح تمشوا اخذوا لكم اليوم كامل روح المكتبة دق على واحد تعرفه سو اللي تبغاه ما حد ما تعال سوي بس لا تسالني يروح. حل ما عرفنا نحله خلاص ما عرفنا نحله ليلى انا شغله كلها بمخك انسى ان شيء اسمه والله احفظ كده وبعد ما تحفظ تجيك والله تنزل في كده فيه وما فيه بس نسبة قليلة يعني تلقى مثلا الاختبار النهائي 30% منه حفظ أدفانت. مثلا ايجابيات سبيات, سبيات. سبيات مثلا ال... شيء حاجة زي كده ايو يعني شغلات بسيطة لكن الباقي 60% كلها مسائل مساعد انت وعقلك مساعد ما راح شفتك بالتالي زي ما قلت لكم على انك تفكر ولا تستصعب شيء يعني مو معنات كلامي اني اقول لكم والله ما صعبه وانها لا لا لا لا جدا ترى سهله بس الانسان يبيله شويه يرسع على نفسه في البداية وبعدين حتمشي معك السالفه في سؤال ثاني اذكر صعوبه بس عشان قبل لا انت اكثر صعوبه تواجه الشباب انا حتى اشوف الشباب حتى انا يعني اتكلم حتى عني انا اكثر شيء كانت تواجهنا اللغة الانجليزيه طبعا اللي ما عنده اساس في اللغة الانجليزيه لا يخاف انا اذكر بس ألفة عندنا واحد من أخياننا ألمم هنو جي جايين كل طبعا ندفعه هنو مع بعض داخلين حصة listening تسمع استماع, استماع, استماع وبعدين آه. تكتب ومدريش انجليزي طبعا فالجنبي كان يقول لي يا والله طبعا أنا حشران يا بوي بروح الحمام بش تابي الحين أنت ألمم كنت رفع مدرس شي شغل هانا يسا ألمم ورفع مدرسة اللي مدرس كان يدرسن في كلية أمريكي ولا يعرف انجليزي هو يعرف ع... ولا يعرف عربي اسمع ما يتكلم دخل طبعا ممنوع انك تكلم عربي وقال له يا دكتور ب... لو سمحت بروح حمام بالعربي ايوه قال له بالعربي يلا طبعا بالانجليزي يقول لها كانت سبيكر عربي انا ما اقدر اتكلم عربي ذا حشران كيف يوقف شوف لنا حل ما يصلح التفت له قلت والله يا ابن الحلال انا 11 بالقوه كملت قلت له لي حمام ايش قلت هذا تقعد هنا واحد الشيف قلنا له يا شيخ قل له انه ذا قال دكتور ماذا يريد أن يذهب تس... إلى المنزل طهال عفودي فقال نذهب هذاك لسه ما فهم أنه نذهب يعني رح قلت له رح يا الحبيب طيب طلع. طلع. ما شاء الله تبارك الله تخرجنا معدل أعلم المعدل رص على نفسه اشتغل وطلع وكان يبحث ومدري ايش ويرجع والآن ما شاء الله تبارك الله يتكلم لغة انجليزية بفصاحة ما شاء الله تبارك الله الشغلة ما هي يعني لا تخوضنه والله كده استحاله بس اللهم الإنسان يعلم نفسه على أنه يشتغل صح وفي الأو... أيوه في الأول والأخير ترى هذا مستقبلك أنت يعني هذه كل اللي قالوا يا سيدة مستقبلك أنت أنت اللي راح تحدد بعض الناس يقول قول الله أنا مشيه وما دل تمشي على البركة تمشي على البركة حتى توظف على البركة هذا مستقبلك تبي تعيش برفاهية زي ما أنتوا كنتوا تقولون والمهندس إننا عايزت رفاهية تقدر تعيش وتقدر أنا أعطيكم مثل عندنا واقع حي عندنا شغ يستلم ما شاء الله 13 ألف كباسيك وعندنا نفسهم ناس معاهم في الدفع كانوا تخرجوا يستلم 6 ألف ريال الفرق. بس هذا اشتغل هذا معدله وطل... هذا معدله 3.2 من أصل 4 وهذا معدله 2.7 ما فرق كبير بس ان هذا الفرق صنع فرق في المستقبل صنع فرق في حياتك كلها فهي حتفرق معنا طيب إذا أنا شخص يعني ممكن أحب الخيال بس الرسم ما أقول معدوم عندي لكن ضعيف هل أنه يعني زي كده أشوف الهندس شي صعب يعني ما حد كل ثاني شي أنا عندي فكرة مستبقى أنه الهندس تعتمد رياضيات أرقام سبات زي كده الهندس تعتمد على كل الأطراف زي ما أنت كاتبه كهرباء الرسم انا ركزت على الرسم بالذات في الهندسة الميكينيكية لأنك تعتمد أنك ترسم ميكاية زي ما قلت لكم إحنا دولة مستوردة وليس الدولة مصنعة فبالتالي انت الان في الرسم لازم تكون جدا دقيق عشان انت بترسل مثلا نبي هذه القطعه الثانيه طبعا هذه القطعه ما راح تكلف ترى ما حسب بالك الريا وريلين تكلف مليارات بعض في قطعه قد كذا 35000 قد كذا كبره طبعا مو حق سواليف يعني حقت شغل سيرادم يعني هي قطعه قد, قد, قد كذا تعلم الواحد الرسم يعني ايوه يقدر يتعلم الرسم عموما اذا انت خايف من الرسم الهندسه زي ما قلت انا نفس المشكله انا ما احب الرسم في الحياه تقول كنت اكره كلاس الرسم اي سو تحولت الكهرباء كهرباء ما في رسم كثير رسم اللهم اسلاك صح كذا شيء معين شيء بسيطه يعني فبالتالي تحولت كهرباء تقدر تحول ميكانيكا تقدر تحول كيمياء تحول مهندسه مساحيه جيولوجيا يعني في مثلا مرة مره الرسم ليس عائل. اي الرسم في جزئيات معينه وفي تخصصات معينه هو اللي يكون اساس في سؤال كان اذا ايه الفكره تعتمد على الرياضيات اكيد طبعا انت زي ما في البدايه انا أفضل أفضل واحد ممكن يقدم فيزياء وممكن يقدم رياضيات طبعا لازم تكون كل حسابية انا قدتك اختبار اللي قبل شيء 60% يعتمد على الحساب ما عندك شيء لو تحسب كالكوليتر وكذا وكذا ومدري إيش تحسب ومدري إيش ترجع فكل شيء يقول لك معتمد على الرياضيات بس تقول يا جماعة ترى ما تخوف يعني الشغلة الملاكس ايو ايو ايو ايو ترى ما تخوف انه والله لا والله لازم يسر عندنا رياضيات انت حتتعلم 1 2 3 4 مو معقولك في اول يوم حييجيك يقولك والله خلاص بدايه انا والله حنبدا معاكم اليوم والله اشتقاق وتكامل وكل شيء بنزل لك اياه لا وحتوصل بالنهايه تفضل هندسه البترول هل تعتمد على الكيمياء يعني مركبات تفاعلات هندسه البترول في قسمين داخل هندسه البترول في استخراج نفط وفي تقسيم النفط الاساسي الاساسيات كيف حيتقسم اللي هي 14 قسم 14 قسم. قسم موجوده او اكثر من 14 في الشركات طلعها اكثر في قسم الاستخراج دائما تشوف المهندسين بعضهم يقول لك والله احفر هنا طيب احفر هنا اجيب الاله ويطق واحفر وما ادري طبعا هذه لها حسابات معينه ولها الات معينه ولها شغلات معينه شغله ان طلع النفط وصل الان للمصنع هذه فرض شغله هندسه البترول كيف احنا حنقسم هذا الشيء فهذه هذه هندسه البترول بشكل مجمل وبشكل سريع كذا هو الكيميا وفيزيو طبعا ايش من قسم في الهندسه حتمر على الكل لو مرور كلام كذا تشطف عليهم تسلم كذا سريع تمشي بس عشان مستقبلا انت مثلا تخصص مثلا كهرباء وزي ما قلت لكم الآن هذي الشركة الجاية الجديدة احنا بننشئ مثلا مكان جديد طيب هانا بننشئ مثلا بمكان جديد طيب انا احتاج ان يعرف ايش المواد اللي ممكن استخدمها انا ممكن احط لي بلاستيك الشمس يحترك ما عمشي مزبوط معي بالتالي هذي الشغلات لازم تكون مهمة وصلت ولا فيه اشكالية هاي قدينا عرب على خمس تخصصات كده بذن الله مضمونة يعني مضمونة حاجتها في السوق العمل والله انا زي ما قلت لكم ما اقدر اضمن لك اي شيء لان زي ما قلت لك التخصصات يعني الحياه تطلب كل بين فتره وفتره شيء جديد يعني كل شويه قاعد يطلع احنا زي ما تقول المصانع عندنا الشركات قليل مو على زي بر انت بتخيل انت متخيلها قليل المصانع انت بتخيلها قليل, قليل. أنت بتخيلها قليل. زي ما قلت لك زي ما قلت لك اليوم يم... الان جبلتوا 10 مليار جبل الانبعتوا حتفتح الان برضو بنفس... بنفس النظام فالشركات هتطلب شيء كبير المهم انك تعرف مش شو تخصصك صح وتتقم فيه مو شرق انت تتشتغل عندي الشركة الفلانية وتشتغل في المكان الفلاني وتشتغل في هذه الشركة لانك لو كنت, كنت متميزة دلوقتي. اصلا حيطلبوك هم هم ما حيطلبوك وشي ثاني انت ممكن تستغني عنهم في شغلات كثيرة انت ممكن, ممكن تصير مسوق لهم في شغلات كثيرة بس انا قصد انك لازم تكون مميز التخصصات الموجودة غالب الناس تتوجه الى 4 و 5 تخصصات الكهرباء بأقسام ميكانيكا برضو بالقسمين الصيانة والكيميا قد تكون برضو آن المساحة والهندسة المدنية قريبا هذي خمسة شغلات طبعا هندسة المدنية بثلاثة نوع حقتها طيب أساسي. جاي أدري كم سؤال عشان السؤال الأول من فرق الدقيق بين الهندسة البرمجيات وتخصص البرمجيات في الحاسد السؤال الثاني اه بالنسبه لطبيعه الدراسه في الهندسه الان يقول لي خذ مشروع تخيل وسوي كده ولا يديني مثلا شركه يقول لي كده كذا وكذا وكذا النقطه الثالثه عليها عشان الدرجه طيب واحده واحده بالنسبه <تصفيق> <والحاجة> <تصفيق> في الهندسه على في شيء اسمه مهندس برمجيات احنا كيف نقدر نطلع هذا برنامج بهذه الجوده الآن ايفون وما ايفون للتاتشينج وما التاتشينج هذه برضه مهمه انك تسوي بر... برنامج يلعب <تصفيق> في شركه سامسونج وما سامسونج يعني البرمجيات والهندسه الان البرمجيه هندسه برمجيات ان انا راح عن البرمجيات ايوه البرمجيات اللي قاعد في الحاسب الالي عدهمها سوفت وير قسم من جزء الهندسه البرمجيه الحاسب الالي ممتاز فهذي قسمه بالنسبه للمشاريع اللي انت تقول لا يرموك زي كذا ما حد حيرميك اصلا واحد حي حيجيك حتصير انسان محترم ان شاء الله حتجد في الفصل وحتاخذ دوام نفس كذا في, في الجامعه أيوه. هل في نزول لل... لل... للفيلد دل... عمر سريع قوي هذا ايوه ها طبعا هاي طبعا حتا تاخذ في شيء اسمه لابات ومعامل هذه المعامل حتدرس فيها كل انواع الهندسه على اساس تخصصك نفسه انت اليوم تاخذ ماده مثلا مشلانيه مثلا ترانسميشن لاين او خطوط النقل خطوط الضغط العالي هذا اللي تشوفونها في خط السفر احنا قد اخذنا عندنا ماكينه مشابهه لنفس الفكره احنا نجي نشتغل عليها ونستفيد منها في نهاية البكالوريوس لازم في ماده اسمها بروجكت ايو مشروع تخرج هذا مشروع تخرج هتقدم فيه مشروع عن شيء اللي انت اخترته كل دكتور يقدم له مشروع باسم مشروع معين وانت على اساسها تبدأ تشتغل باساسياتك اللي انت تعلمت عليها من البداية الى النهاية حلو. حلو. حلو. حلو. حلو. حلو. حلو. اخر سؤال اخر سؤال طبعاً عدد الطلاب يتخوفوا انه في الوظائفة في الشركات يقولون ابغى حاكموا امان وظيفة وكل حاجة. من الشركات البدائيه اذا انت اللي انت اللي ذكرتها انا ايش الشيء من البنافي خطف اربك يعني حتى لو شوف حتى لو تذكرت اخذت معك خبره عمل الخبرة ترى يلعب دور كبير في التوظيف في كل مكان بالنسبه للامان الوظيفي ما راح تقدر تاخذ امان وظيفي عند شركه كبيره مرافق ارامكو سابقا من بدايه هذه الشركات اللي حتاخذ فيها امان وظيفي لكن انت أي مكان حتروح له حتاخذ معك خبره والخبرة ترى الشباب مو شيء انت ترى انت سمعت ويقدم صاحب الخبرة على الشخص المعدل وأعلى منك كثير أنا مثل معي خبرة ثلاث سنوات وأستاذي الحبيب تزال الله خير جايت هو متخرج أنا هتقدم عليه بشكل كبير ولو كنت انا معدلي مرض زفت بس أنا متخرج ومعي خبرة خبرتي إذا تكفيني عنه فبالتالي عمان وظيفي إلا تبتوظف عند الحكومة فأنا أفضل عمان وظيفي وأكثر واحد تصير تعرف تسوي شيء صار يعني ممكن تكون مهندس عند في الحكومة في شيء في البلدية تسمو مهندس وفي بصراحه ما اقعد عمري بحس صراحه انا شرحكم يعني اني مره في فرق بالرواتب في فرق بالرواتب <تصفيق> ها في فرق في بين الحكومي اكيد اكيد بشكل الخاص كبير خاص اعلى هيك الش بشكل كبير شركات اعلى يعني ايوه مش انه مسجل بيانات وهقنا الحين يعني <تصفيق> هذا يسمونه اللي هو هندسة صناعية هندسة صناعية هذا يعتمد زي ما قلت لكم على الجودة أو الكفاءة هذا شغله أغلب وإداري هذا تخصص بالذات شغله أغلب وإداري قاعد يحسب والله كيس وكيس الآن المنتج اللي يطلع في السوق يمر على أكثر من قسم من قسام الهندسة أول قسم الانتاج نفسه بعدين في شيء اسمه يقيس الكواليتي الجوده حقته هل انا والله اوكي ولا ما اوكي ما يطلع اي منتج من الشركة الا لما تكون الكواليتي حقته موافقه للمواصفات اللي موجوده عندنا لان لو طالع باقل من هذه المواصفات معناته ان الشركه فيها مشكله واذا صار فيها مشكله ممكن العملاء كلهم يكنسلونك وهذا الشيء طبعا مرة عالي بالنسبه للانتاج والكواليتي ايوه انتاج وكواليتي وراح يمر بعدين تكلفه حقته كم كانت التكلفه حقته انا والله اليوم انا اقدر اصنع لك لكن قد يطلع لي واحد شخص ثاني صنعه من جودتي يعني معناها انه والله لازم نفك في شغلات جديده نجيب ماكينه جديده نجيب ما ايش نجيب كذا فهذا شغله مهندس الصناعي شغله غالبا شغله اداريه شغله يقعد اوكي كذا كذا كذا كذا الى اخره انه والله احنا نحسب تفرقه دائما غالبا يجيب لك ريبورت او يجيب لك يقدم لك تقرير معين انه والله كيت كيت كيت كذا كذا كذا الوضع كذا كذا كذا في سؤال معليش الان اخواننا ايش يدخلوا كل جامعه ولا الملك فهد ولا كليه يمبوع ولا جامعه الملك سعود في معايير معينه او سابقه او رام كل البعثات اللي برا في معايير معينه الواحد يحطها في راسه يعني تقول لي مثلا المال تقول لي والله المعدل الثانويه الاعتراف العالمي زي ما قلت لكم انا طبعا رقم واحد لازم تحطونه في اللي هو الاعتراف العالمي الله يخليكم لا تخطون فيه زي ما توهقت انا هذا ترى مره مهم الشيء الثاني. حاول تأخذها بشكل مرة سريم يعني في أي قسم من الأخصان حاول تخلص بسرعة قدر الإمكان كل ما تقدر تخلص بسرعة كل ما يكون حسن بالنسبة لك طبعا بالنفس لوكت مو تتخلص بسرعة تطلع بمعدل اثنين من أربعة وبعد أنت لي لا والله طلعت بسرعة أيوه ممكن تأخذها ترامسة أهم شي تحافظ عن معدرك أنه يكون عالي أي يعني هذا الشغلة عشان توضيف الشغلة الثانية في الجامعات عموما ما تفرق كثير زي ما قلت لكم معايير الاساسية انت ميولك وين زي ما قلت لكم جامعة طيبة ما فيها اللي قسمين عندنا اربع ثلاثة قسام جامعة البترول المعادل عندها قسام عند ذولة جامعة الاسعوذ فيها قسام فانت ايش تفين تختار طيب فا اهلا ما اطول فيه في الاخير يا جماعة حاجات تفيدكم فيه كتاب عشرة امور تمنيت لو عرفتها قبل دخول الجامعة حق الدكتور ياسر بكر يمكن بعضكم سمع عنه فيه شي تاني اللي هو اختبار كيف تختار تخصصك الجامع بخمسة وسبع ريال موجود في جارير يقول لك إيش يتجاوب على أسئلة معينة وبعدين يقول لك أنت شخصيتك كده أفضل عشرة أو عشرين تخصص فيك كده كيف تخصص؟ أنا اختبرت قاله شفتني يعني عشرين تخصص هو يعني يقول لك أنه هذه مناسبة يعني مثلا واحد شخصيته ما ينفع أنه يكون طبيب فهو يقول له مش يعني هي ما هي مية في المية لكن يقول لك انت عندك التخصصات هذه انت ممكن في كتاب ثاني اللي يبغى يبعث برا هذا لاي طالب يعني مو طب او عبد يعطيك عن ممكن هذه في كلام كثير كنت موش انك انت بسافل بس دقيقة يا جماعي بالنسبة اللي بتاعثون برا او اللي احاب انه هي برا مسألة الوقت مهمة انا اذكر مرة اقوقكم بسالفة بس كده على الشكل سريع مرة رحت المدرس قلت له والله يا دكتور والله انا بحذف هذه المادة واخليها تجيني اخليها اخر ترمي ازود ترمي عشان دي المادة كانت ماده شوية من طفشة امي فقلت له خلص خليها بعدين وبعدين اخذها فقال لي كلمة واحد قال لي هتزيد ترم زيادة ترم معناته ستة شهر ستة شهر الشهر الواحد بعشرة الاف طبعاً أبروكسيميت بعشرة الاف ستة فعشرة ستين الف إذا عندك ستاعد تستغني عن ستين الف سوي اللي تبغى فعمل الوقت من جد إذا قالوا تايم إز ماني تايم إز ماني عامل الوقت تيلعب ستين الف بطلت بي إن شاء الله تمشي تمشي حريقة أمه <تصفيق> يا حسين <تصفيق> مو سوى يمكن يكون صعب وخانا ما خلصنا أكون شيئا عند عنده سأودي أعرف شيئا كثيرة إذا جلسة ثانية شيء أبشنا أنا بالنسبة لي عندكم الشخص ده هل اليوم مستوى. ولا يوم ثاني زي ما تبغوا إحنا ما عندنا مشكلة إذا تبغوا نرجع بعد الصلاة ما في مشكلة إذا تبغوا تمشوا زي ما تبغوا إذا تبغوا بعد الصلاة نخليها أسئلة مفتوحة للجميع كل واحد يسأل مائم. اللي يبغى آه انتو اللي تبغوا بعدها نشوف مدير اللقاء أستاذ حسين فتحي هو المناسب يعني ما عدت بقى الصلاة ما عدت اللي بغى يرفع ادو حسين اش رأيه؟ <تصفيق> اللي بغى بعد الصلاة يرفع ادو يعني ما عنده مشكلة يعني. والله ما عبقى بس طلاة فيها يعني اللا عدت بقى الصلاة بس يعني صلي ونرجع من الساعة يعني حتى ما نخجونا <تصفيق> لنحس إنه في شيء ورعه السيارة ومن يمشي فهنا براحتكم ماصلا بين يدكم ترى حسنا حسنا في المسجد وفي المسجد ورعه في المسجد ورعه الأقرب أقرب ورعه بسم الله آه. بسم الله أحب خب <تصفيق> حاسم لا تكون صلاتنا وشيت فلاسة تخليف تخليف تخليف طيب تخليف سعلي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 الهندسه النوويه سليمه مو في اسمه فالهندسه النوويه هندسه نوويه عندنا مالها سوق كبير ليش لانه عندنا احنا دوله اصلا دوله بتروليه ودوره البترول ما تحتاج ما تحتاج طاقه ايوه طاقه من من اشديه صغيره فبالتالي انت لازم تفكر انه لا والله طرحتيها في سوق قليل في قسم جامعه نيرتديس اسمه هندسه الفيزياء فيزياء نوويه يعني شوف حتى اسمه مره صعب يعني هذا برضو يدرس أشياء نموية ونسبة الإشعاع وما نسبة الإشعاع بالتالي يطلع من هنا يشتغل في شسمه في مكان يسمونه الـ الـ الـ الأشعاع أشعاع في المستشفيات يدرس بها لأن هنا أكثر أكثر شيء ممكن يكون فيه علاقة جزء كبير من تخصصه مع أنه مو تخصصه أصلا في الإجهزة الإشعاعية ومع الإجهزة كيف يسوي لها حماية وما حماية وانت لازم تكون في الصوره او تكون واضحه معاك الصوره على أساس أن والله ايش انه والله ان والله هذا موجود تخصص في السعودية إذا انا حابب اني اشتغل في السعوديه او ان هذا التخصص ما هو موجود اصلا في السعوديه احتياجي احتياج مثلا السعودية مثل التخصصات هذه هل هي موجوده ولا ما هي موجوده فانت لازم تكون عندك دراسه لو بسيطه انه ممكن لو تطور الأمر واشتغلت اقرس اروح بعده هو هو قصده هو ايوه بس كده فهمت الفكرة لا لا طبعا طبعا شف عندك قسم الكهرباء يعتمد على الفيزياء والجسم والرياضيات عندك قسم الميكانيكا برضو يعتمد على الرياضيات بس بنسبة ما هي كبيرة مرة أكثر من في الرسم ما الرسم تكون فيه شيء إيجابي الكيمياء والكيمياء تعتمد على, ال... على الكيمياء اللي انت تاخذها كتحليل كمواد اساسيه يعني كفلز مثلا او كالفضه كم البروتون حقه كم النيترون حقه كم انه وكم إيوه. هل انه قابل ولا غير قابل درجه حراره ممكن يتحملها هذه تكون موجوده هندسه المساحه يعتمد على الرياضيات طبعا طبعا جميع اقسام الهندسه تعتمد على الرياضيات بشكل اساسي الرياضيات لب الهندسه فبهذه الصورة انت لازم تكون عندك واضحة الصورة ان ترى الرياضيات اساسي في كل شيء بقيت الان مسألة مسألة, مسألة على قلتك اللي هو نسبية الفيزياء قد تكون ترى الكهرباء مهم ان يكون عنده, عنده علم لو على الاقل سطحي عن الكيمو لان انا هذا الجهاز اللي قاعد تشوفونه اللي بره بوكس الأخضر ببعضها هيصير ترانسفورمر يعني ناقل ناقل ايو اسمه ناقل داخله داخل ترق طبعا داخله يصير في قطبين داخله تصير في ماده كيميائيه مثل, مثل الزيت هذا لازم يعرف كيف خصائص هذا الزيت كيف يعرف والله كده ففي كل الأحيان انت محتاج اغلب التخصصات العلمية تكون معك طبعا الا الاحياء طبعا لان الاحياء ما راح تكون موجوده معنا فيها جزء كبير احنا كيف نسوي يسمونه حمايه للاجهزه نحاول ان مثلا بذات عندنا في ينط تشوفهم دائما يرمون لك حجر جنب البوكس اخذ تلقاهم يرميلك حجر خشل. حجر وكذا مرمي كذا جمع عشان والله يمتصر وطوبة عساس انه ما ينزل تحت ويسبب المشكلة مع الموية شف كيمية موية مع السلف موكن اللذلك بلية موحبا ايوه يعني هذا لي فضل أسأل أول طبعا بدأت في المجرات الوظيفية في الحدثة للتخرج غالب تكون الشركات هي عالية مدن اقتصادية ومدن صناعية ففي البيئة والجو موصح في الوقت على صفحته وعلى نفسه وعلى نفسه فكيف يمكنك أن تكون الشركات اللي قاعد اللي ينبع بالذات طبعا نحن هو الناس ما كلينا تيبن لأنه أقرب ناس لمصانع يعني في الكلية في دائما أي شركة تأعطيك في شي سمونه كلاب نادي عندها نادي صحي هاي. فيحاولون يعاوضونك عن هذا الشي بأنه يعطونك نادي يقولونك والله روح مارس رياضة وروح سوي كذا عساس أنك تلحمي لأنه شي طبيعي أنت تعامل مع م اقل هالزيت اللي بيطلع من المكنه حيتاثر فيك لانه شيء طبيعي بديهي يعني فعشان كده ما في حمايه حتى ترى على مستوى العالم اكل يابان واليابان الفلاتر اللي تنحط ما هي توتال يعني ما هي مره كامله كلها انه جو يعزل لك كل البلوج لان انت شقعت اصلا بالذات يعني بالذات عند في المدينه بالذات يعني توليد الطاقه الكهرباء انتاج الطاقه الكهربائيه ناشئ عن حرق ديزل انت تخيل احترق ديزل التبية ما يصير بليوش ما يصير تروث مستحيل انت قاعد تشب فحم يصير في تروث قاعد تشب شسمه ديزل فهذي شيء اساسي مرش اسمحي يا عبوب يعني هذي ترف كل التخصات حتى في الطب انت معرض اكثر عرضة انت كطبيب اكثر عرضة من غيرك لامراض مثلا الانيمونيا التهاب الرئى ففي كل تخصص في ايش يعني الامراض الرئوية ففي كل تخصص في ايش يعني في سلبيات او او نقدر نقول ظروف يعني البيئه اللي انت بتعيش فيها يعني فمو بس الهندسه وليس فقط حتى المدرسين في كليه التربيه بيجيهم الديسك والكلام ده فالجميع يعني مصاب بس خلني السؤال الثاني باقي لي سؤال ايوه كم بيدرا درسنا يعني مهندس عقاري اكيد ادخل في فيها عن الخصائص الموجوده في العراق في الشفاه شركة طيب شركات ارامكو وشركة شركة سابق سابق. سابق تعتمد على حسب الاشياء الجديده اللي قاعد تنزل في السوق لان زي ما انت عارف هذه شركات اقتصاديه مهتمه بالاقتصاد والاقتصاد نتيجه انه الاقتصاد في معناته اننا نهتم بالسوق ايش اللي يحتاجه السوق فبالتالي انت ممكن مثلاً هذا المرة يجيبوا مكينة جديدة فبالتالي يرسلونك بيعث تتكمل على أساس انك تعرفوا شو دي هذا الجهاز الجاي الجديد مشاناً انت تسوي له صيانة انت تسوي له مثلاً تصير مسؤول عن هذا الجهاز بالنسبة للتطورات هموا ما قاعد يطورون بالنسبة لك كشخصياً قاعد تطور بالنسبه للمكاين اللي قاعد تدي اي انا يعني, وض... يعني انت اصلا كمهندس المفترض ان عندك معلومات كامله اللي قاعد يجي المكينه الجديده في معلوماتك الاساسيه طبعا انت لما تدرس هندسه تدرس الأشياء الأساسية في العلم هذا لما تيجي تشتغل 10% ترى اللي حتستخدمه بس ترى من كل اللي قاعد تدرسه بس هذا ال10% ما حد لما كنت في الدراسه ما يدرون انت ال10% عشان ركزوا عليها. بعد كذا تبدا انت تطور بنفسك وهم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 كمان بس يا تاجو بقول لك يا معنات اني يلا انا فاهم دي الماكينه خلاص ما عندي شغل غرسبح ومسي على هذه الماكينه هاي حبيبي انت مهندس مش ماخ فيل كامل مجال كامل بس انت لازم تكون عندك خبره كبيرة في هذه الماكينه لو خربت اقل خراب لمده ساعه قد يكلف مليارات بسابك لو خربت ماكينه واحده بسابك يكلفك مليارات شركه كهرباء لما تطفي عنك الكهرباء دي كم تخسر بعض مرات تخسر توصل. توصل اذا كان اكثر من 3 ساعات خسارتها ويوش وانت يعني ما يلمب ومكيب ومليون شغلات كبيرة بس المقصد انك عدت تخسر ودائما التفكير مو تفكيري تفكير انا وياك يلا يشي حكاية يلا علبة موية ومدريش لا لا, لا. تفكير في تفكير اقتصادي كبير مليون مليونين ثلاثة تتكلم عن الملايين او على الملايين بشكل في الشركات فهذا الشي مهم بالنسبة للشركة مو مهم بالنسبة لل... يعني عقوب معنيش خلينا معنيش صيغر طريقة تاني انت تفهم في السيارات كلها مثلا لكن انت متخصص في البي ام دابليو نعم فلو جاء موديل جديد تحتاج تعرف الحاجة الجديدة لكن لو جاءبوا لك تيوتا جاءبوا لك اي حاجة تاني انت تقدر يعني ايوه لازم تكون فاهم في العالم بذلك طبعا زي ما قلت لكم قد ما تتطور حتى ترى ميزة عادة في المهندس قد ما تكون فاهم برضا في شي لانكس لان العلم يوميا يجد كل يوم في شي جديد والان دخلنا في مرحلة يسمها مرحلة الكنترول خلاص الآن الهومن ما يدخل في أي شي الآن صناعة السيارات وما صناعة السيارات تشوف الزيجز شبك تططط في ثوانية طالعة خالص جاس ما فيش يسمه والله تعالي احتري الله حظه ابن حلال مضبط هنا وكعد من هنا وداد قزاز انكسر ما في شي يسمه ما كيناش فالبرجرامنج والبرامج وما برامج وما دلاش تجد تكون عندك فاهم بشي اللي قاد سيكون صند اللي قد تسوي لك الجسم اسمه لوزين دي تصبيل اللي يسمونها الفطورة العزوبية على قراته هذا اللوزين زح يجي عبارة عن تجي والله مكينة يسوونها يحملونها لك طلعت من التحميل طلعت طق نقصت ومدريش تقبزت اخر شي تودى الكرتون حتى الكرتون ترى له مكينة تنزل في عدد معي من, من هاد طق يقفل يفتح يمشي لان احسبوها في الثواني فرق بالكرتون الواحد فمعناها ممكن تفرق معك ساعة والساعة قد تد... تد... ممكن تدخل تد... لك عشر الارض. بالتالي ما نحتاج اليوم ما نحتاج الادمي نتدخل ممكن والادمي طبعا ممكن استهلك وقت اليوم مزاجه ما هو رايق دخل لك ثلاثة في الصندوق ومشى لك إياه وبالتالي قالوا لكم نقطع الساعة بالتالي اللي قاعد يصير يسوي الشغلة هذه عدمي واحد مهندس يفكر شغلتي لا ولا كيش انا ما بطول. بعد لحظة بس رضا حاكم فكرة طبعا <تصفيق> في كليه خاصه في صلاله اسمها كليه الاتصالات في الرياض يخصص <تصفيق> في الجامعي ولا خاصه لا حكومي طبعا كله الجامعه لازم بين دبلوم والمهندس بكاري استغاله الدبلوم فني تحت المهندس يعني الفني لو صار افلح فن يوصل طبعا مش ايوه يعني هم طبعا في المصطاع انت كمهندس توك جاي اعلى من هذا السوبر فايزر شركه كم الدراسه في الدبلوم دراسه في الدبلوم ما ادري احنا اللي في الكليه في عندنا نظام عندنا دراسه في الدبلوم ثلاث سنين بعدين تكمل سنتين تصير معك بكالوريوس شفت السنتين اي شفت السنتين طلع طلعك عليه وطبعا طلعت الف فرق الراتب فرق الاحترام طبعا في التعامل طبعا للاسف حتى الأمريكان عندهم نفس النظام مو محنة، مو شيء عربي يعني بس خاص فينا حتى الأمريكان تفرق معاهم الحاجات هاي لأنه فيه يسمونه grade 8 الدرجة الرقل الثمانية وفيه grade أقل منه فهتفرق معاك في المعاملة ممشيك. التطوير في المهندس أكثر من الدبلوم بعد أن الدبلوم يتطور وترقيت الدبلوم أسرع بكثير من المكالورس هنديه صح انا نسيت سنسال هندسه ال... <تصفيق> الاتصالات هذه بتعتمد على الشبكات وما الشبكات الموجوده على الموبايل والموبايل تشوف الابراج والابراج تقنيه الاتصالات كامله تشوف عندهم طبعا انا ترى ماني مره علاقة فيهم قويه لكن انا عارف عندهم طبق الدش كان الدش كبير يلقط هذه الرساله ما جهاز ابسال وكيف تحاول تحط تحط مثلا لما صارت تحديث ليبيا ومحدث ليبيا قال لك والله احنا غيرنا الفريكوينسي غيرنا ما ادري ايش غيرنا كذا غيرنا التردد غيرنا ما ادري هذه كلها اشياء في الاتصالات كومينيكيشن اذا ما انا اساكم لكم يا جماعه ماذا عن مجالات العمل ترى لان زي ما قلت لك اليوم طلعت شركه جديدة اتصالات جديده تبغى ناس شركه اتصالات اليوم بقادر من كانت تبطى عندما تطلع شركة غير شركة تتصالات فتتصالات طلعت المبالي خلقت المبالي طلعت زين وانا مع الاتجار الحر الان اذا افتحت السعودية في شركات كثرة تترمعيني وما تدري الحمدس بس, بس الله خليك بس اخلنا خضعي اوكي فهمت الفكرة يا سيد؟ فهمت الفكرة؟ فهمت الفكرة؟ اي اي اي فاللاتيون نعمل مستقبل الوظيفة لان انت بتسمع لا ده سامع مين انا قاعده بتدرس المواد نفسها انا كنت اتكلم عن المواد نفسها خارجيه خارجيه المواد عندي سلفر وعندي عندي مثلا ذهب وعندي فضه عندي, عندي ما ادري ايش لو اركبهم مع بعض كم نسبه لهذا نسبه هذا ك الاشياء اللي ممكن تعتمد على الطاقه الحراريه وما الطاقه الحراريه البرشر اللي داخل الماكينه الضغط وما الضغط المواد اللي تستحمل ما تستحمل زي ما تقولوا شباب مثلا هذه الطاوله الزجاج اللي مصنوع لها غير الزجاج هذا اللي موجود هنا غير الزجاج اللي نحط في البنايات العاكس بناء طريقه بناء المواد بناء المواد كلها تعتمد على الهندسه هي اناش طريقه استرا هذا شوف انت بقول ليش لي. انت هي هي بس تسوي تتعملك القوه ترى مش ساكنه همس على اختراعات هي هندسه والله بقول لك يجيبوا جهاز ااا مو للريح الهواء زي زص زي في لك يكون عندكم حلو من و هذا حلوة انت معايا ازاي عندك الخلاوه اها احضر الابواعه ايوه احضر الابواعه انت سير ازاي الخلطه بتجي كالاصغر كلها الوان الكون اربعه امم بتجي بالكل اقول لك مثلا انت معاك نفس الجهاز اللي عندي انا انا مرسلك بصل لك رمز امم عشان ارسل لك رقم واحد هذا اللي عندك انت استقل واحد اشعرها اللي جاء من عندلي مثلا ديجيتال زوروانز زوروانز انت الجهاز حقا تستقل و بعد كده اخذت الحوالي طبيعي او انه بالدكريحة ثانية الجهاز اللي عنده كيف فر تكتوح على برتقال و في طرف يطلع طب هذي اش هذي هندسة اللي هارة ايش؟ يعني انكم تسكنون الجور ده جماعه ترى مع بعض بشكل كبير بديت بكمبيوتر كمبيوتر اصلا موصل به كهرباء كهرباء جايه من وين؟ شركه كهرباء دخلت دخلنا في البرقان فتحت الكمبيوتر بعد ما فتحت الكمبيوتر استقبلت استقبلت سيجنال او اشاره الاشاره هذه ايش هي؟ الكترونيه دخلت الكهرباء لسه انا ما طلعت من الكهرباء خلصت من الكهرباء اخذت اشاره من الكهرباء انه والله احول هذا الشيء الى رمز الان ما تحول رمز حول ما دخلنا دخلنا برمجه سوفت وير هسه دخلنا بالبرمجه الان عمليه النقل دخلنا هندسه برمجيات دخل نزله النقل دخلنا في الاتصالات شبكه على سلك الاتصالات طلع من سلك الاتصالات وصل للجهاز لما يصل الجهاز اول ما يستقبل هندسه البرمجيات اوكي والله هذا الرمز على جولد ديجيتال 07101 اخر دخل لما دخل وصل الى شو الكمبيوتر عاديا للميموري حقه اوكي والله كسبته دخل ما ادري دخل. دخلنا لين كذا طلع عندك اشاره في الكمبيوتر طلعت معناتها أنه والله وصل سيجنل من هذا كهرباء طلع من الكهرباء وصل للكيميا كله مرتبط مع بتعني ما أقدر أقول لك أنه والله هذا الاختراع متخصص في الكهرباء هو ما في شيء مهم نقطة لأنه من... بالمحلول ما تقدر تطلع الريحة وبدون الانترنت ما ممكن تصلك الريحة وبدون الكمبيوتر مستحيل أنك تستقبل أي شيء ولو ديجيت ما تقدر تسوي شيء ولو ما في كهرباء ما يستغل الكمبيوتر فكلهم حمر تطون مع بعض ما في واحد اهم من الثاني انت اهم شيء تدخل هندسه ما تدخل بس يعني <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما في احد لانه ما في واحد أهم من الثاني يعني لو قلت زي ما قلت الكمبيوتر طفى الكمبيوتر ما حتقدر تستخبر ريحه المحلول نكب المحلول ما تقدر تسويه ولا شيء القزاز اللي محطوط فيها المحلول كيف تتفاعل مع الريحه كيف يرجع المحلول للضان ايوه بس لين حلو هذا المحلول هذا هو المويه لا هذا المويه على قولتك انت لازم دخل له رمز على اساس الرمز انه والله هذا يتفاعل صح هذا الرمز مو مهم لو المحلول من دونه ما حيستمر فالفكره يعني الفكره يعني الرئيسيه تكون في الكيمياء <تصفيق> ايوه بس <تصفيق> انا اقصد اقول لك من أحبت الاساس حق بها كل العوامل تقدر انزل البرنامج تكتمك سياره لكن هذا حد فكرته كانت فكرة, فكرة تلتين على البرنامج كيف يحس تقبل البرنامج؟ مو قصر البرنامج ونصدع انه, أنه توصلك ريحة الشي اللي انت قاعد تحسه الريح ممكن صحي اقولك معك كيميا <تصفيق> لكن كلها مرتو. انت اللي وصللك انه كيميا صح انا شوفك انت حد فتح برد بعد انت حد فتح برد هي لو, لو اتفقنا احنا كنت وصل ريحة يعني هي القضية انه مش انه في ريحة القضية كيف توصلها التوصيل هذا يعني ما اللي في النص هي القضية يعني اكثر, يعني أكثر يعني من, من هلتك الدرجات اي لان شغلة مرتضة ما, ما محلول هو شغلة انت اللي قاعد تحس فيه احنا اللي قاعد نحس فيه ما قاعد انت شي قاعد انت ما قاعد تحس في الكهرباء اللي قاعد مستغلة برة المقيف شغال بس عشان يوصل لك هذا المكيف ترى لح عشرين مليون قصة في سلقه وطلع من السلك يدخل الترانسفورمر يطلع من ترانسفورمر يدخل وارض يدخل يطلع جوي طلع بلاوة عشان يوصل لك يعني معلش أنا... اللي قاعد نحس فيه مكيف فالتالي اول شي يجي يجي يقول والله هذا مكيف طيب كيف يشتغل؟ والله في الكهرباء كيف الله أعلم لح بلاوة عشان يوصل وهو يشتغل بعضهم يقول كنت أكلم واحد من طلاب اله فقال إحنا أهم منكم قلت له ليش؟ قال إحنا لو ما نموجودين ما جبنا لكم المواد اللي هي حقة العمليات فقلت له يا حبيبي لو إحنا ما أعطناك الصحة دي أنت ما تقدر تصنيعني الآلة اللي أنا أقدر أعالجك فيها فهي حلقة يعني دائرية انا أكمل الأخ هذا وهو يبقى عالك فالهندسة نفس النظام إنه حق الكيمي يكمل حق الصحية نعم صحيح صحيح شيء من درس لأنه هو بس دي.. ناخد حب حب الحب بس بعد البنت بس بس الهندسة الميلا هندسة الميلا الان هذي الي طارق هذي الي كانت تكلم عليها أخويا كان يقول والله انه والله في طرفيه مثلا عندنا المشكلة الان والله في التلوث في الهواء نتيجة التلوث في الهواء احنا لازم نسوي اشياء صحية وبالتالي يقولك والله مثلا اقر بتحت درجة حرارة معينة اه يحاولون يسومون لك مثلا حين تشوف مثلا في عندنا في الهيئة الملكية بتشوف كثير مناطق خضرة صحات خض الغاز اللي طالع غاز ثاني اكسيد الكربون وغازات كثيره بالتالي هذا اسمه مهندس بيئه في الفندق لما تدخل بعض الفنادق تلقى كثير وتسمع مويه وتسمع مثل هيك ويعطيك جو فين يعطي جو ليه لانه والله احاول اني اسوي تغيير في الشيء في المكان اوكي جرب اني ما انزل الاعام صادق يعني انت عارف الخارصه فكرت ترى كذا واكمل لازم واتوقع ويجب أن تكمل عندهم، تشتغل عندهم، خادرون منذ درست فيها فبالباش تكمل، <تكلم> أنت استيقظت والله هذا أنت وتتراكيك مع شركة، عقدك بدائية عقدك مع شركة، هيش تعتمد الشركة؟ والله شركة قلت لتقالت لي، والله أنا بيشتغلون لمدة خمسة نوات فأنت ملجم أنك تشتغل خمسة نوات معهم، بعدها كدة ممكن يسمحوا لي لأن بعض الشركات يقول لك أنا ما عرضك الشهادة حقتك هل تقول درست؟ طلع شهادة، ما حتطلع الشهادة، هي طلعها ما ح جامعة معينة لأنها في الباب مثلا ممكن كبير مستشو ممكن في جامعة هل في الشركات الكبيرة مثلا بعض شبهة معينة أرتقي علميا والأرتقي مضيّه بس فتراتي الشهادة أيوة. أيوة. أيوة. غالب الشركات ما تركز على أنه أنا أخذ ماستر أو دكتورات ليه؟ لا يقول لك هذا الدكتور في مجال براحته انا شو بفيدك يا دكتور اي انا انا خسرني والله الدكتور شو بفيدني انا ما, ما راح يفيدني بشيء ولا راح يفيدني ماجستير كان والله استفاد والله خد ماجستير انا لا توحق قاعد ادفع زياده عليه الراتب علي علي ايش مين انت يعني انا ادفع لك راتبك اي طبعا من احترامي يعني حتى لي مو يعني اللي يقول لكم مع السلامه الله الله معك فبالتالي الدراق دائما الدرا انت لما تفكر لا تفكر انك والله التخصص مثلا مع شركه وعلميا بس بنفس المسمى انت انسان والله اوكي اخذت معك هندسه بكالوريوس لكن والله اشتغلت في قسم مثلا بي ال سي كنترول في برغ في برنامج برنامج اسمه بي ال سي بروجرام لوجيك كنترول اسمه كذا هو جهاز اشتغلت فيه في هذا المجال انت حتروح يعطونك بعثات تطور نفسك في نفس هذا المجال فهمتني بعد نهايتك مثلا انت بتوظف من شركه يعطونك والله خبرة في انت فيها البي ال سي مثلا مجال معين لمده 5 سنوات او 6 سنوات كنت فيه هذه حتصير معك اكسبيرنس كانها شهاده خبره الخبره هذه تعتبر لك في الشركات الشركه رقم 1 انت جيتني والله مثلا عندنا مثلا محطه توريد كهرباء وعندنا ما ادري جيتني انت بي ال والله انا ما احتاجك بالتالي خبرتك قد احطها عليها اكس في جزئيه معينه مع انهم ياخذون ياخذونك بخبرة ليش لان يقولون هذا قد يتعلم على المكان فما يفرق معنا لان غالب الشركات اهم ما عندها انها تتاقلم على الوضع لين الشغل ماشي هو ما هيوقف عليك خلاص عشان نروح غالبًا 5 سنوات او سي... الى 6 سنوات تقريبا تصير كل كل جامعه طبعا يتكلم على النظام اذا انت رجاله تب على النظام 5 سنوات اي طبعا الخطه اللي موجوده في بعض الاحيان تضطر انك تسحب كذا شويه يعني لان بعض مرات من بعض المرات تصير مواد شويه فيها فيها صعوبه فتضطر احيانا انك تحول بس غالبًا 5 سنوات أكيد، في شيء يسمى التدريب، بس هذا في نهاية الآخر صحيح أخر, آخر صحيح لا، آخر صحيح كم مرة؟ ستلقى عني هلأ، أنا قد أشتغل عنك شركة خلال مثلاً في جاس الصيف مضايح إذا أطلع عرف أشتغل عن شركة إنه كنت تدريباً، أنا أخذ بتاع النظري، هلأنتقل أنت تجرى عنها يعني الشيء اللي لا. لا بس إن الشركة بيجي تقول لك أوكي، إيش اللي يتبكني إذا كنت في الجامعة؟ ترى لاحظت انه انا ما انا شوفوا يا الشركات لما تيجي تاخذك حتصرف عليك مبلغ وقدر قل لها قل لها اذا انت مره يعني حاسس انها اقل لها المبلغ اللي حتصرف المكافاه حقتك اللي تطلع اديني أقل شركه حتصرف عليك 2000 ريال في الشهر ما عندها استعداد ترى عموما عند الشركات مستحيل يطلع ريال كده من عبض خصوصا ان انا بشتغل بزنس أنا, انا قاعد ابيع منتج معين انا ما عندي استعداد كانت ارباحي زياده كل ما انا اكثر فانت اللي دخلت على غلطك 10 8 9 10 انت كلكم اليوم دخلتوا وكل شيء تطبقون عندي تجربون عليه طيب انا في امكاني اكيد راح تخربوا سلايقكم ما هي شغله يعني طق واحد جاء قال والله انا قد رصفت ان والله هذا الزر لازم ينضغط طيب هذا الزر مقفل لشغله معينه اصلا جاء لا اخظغطه حرق الدنيا ايش اسوي <تصفيق> قال أذكر أول تدرب. قالوا لي لا خلني افكر ما جه تدرب قال لي اللي... ساعه قال لي عند المدير طبعا انا في الخطوط الجويه السعوديه هناك مطار المدينه أول كلمة أول ما دخلنا سأولفنا معاه قال لي طبعاً نتكلم مغنيزي قال لي بليز Don't touch anything لا تلنس ولا شيء لا أشوف يدك تشتغل معاه كبارقة وكلم سوى اللي تبغى إن شاء الله تقلب الدنيا كل قطعة هروم حسوب عليه طبعاً أنا عن طيارات طبعاً عن شيء مرة عالمي طبعاً تتكلم عن ما تتكلم عن 35 أل عن 37 أل. لكن اما جبنا بسمارة قال لي عشرالاف مسوارة قد كده اقول لها قامتش لي هذا هو انت تتكلم عن شيء مرة عالي فلات المسوى لشي قال لي حتى الأول أدفايزر المشرف عليك قال لك سووا كده قل له انا ما يمسوك طيب يعقون كم المدة يعني تدريب سنة تختلف من جامع الجامع بعض الجامعة تعطيك ستة شهر تقسمها باسمين ستة شهر الحين و ستة بعض الجامعة تعطيك سنة بعد الجامعات مثل عندنا في الكليه عندي تدريب للدبلوم والحين عندي تدريب البكالوريوس انا طبقت في الدبلوم عند الخطوط الجويه السعوديه وانا بطبق في البكالوريوس بطبق في الهيئه الملكيه في نفس الهيئه الملكيه حطبق فيها فتختلف بين تطبيقي في الدبلوم كانت عباره عن 3 اشهر في البكالوريوس يعتبر عباره عن شهرين فتختلف من جامعه لجامعه بالنسبه للبروسيجر حقها بالنسبه للنظام حق اللي داخله فيه بالنسبه للسيستم نفسه اللي هو ذاك قد ما تقدر تخلص بجريه قد ما أن تكون الفرص القدامك مفتوحة أكثر أقل أكثر, أكثر الشركات العام بدت كما تطلب قامت تطلب عمر معين أنا لو تلاحظت أنت تقرأ في الجرائد أو ما جرائد تقولك والله أنا لا يقل عمره مثلا 24 سنة أنا لا يقل ليه؟ لأن الشركات تبيت سبيد منك بأقصى درجة أنت كل تأخير قد يحسب عليك انا اقول لكم إن شاء الله شغله شغله في عمر والعمر برضه الشركات ما راح تاخذ لان نفترض مثلا اخوي حسين عمره الله يطول في عمره مثلا عنده 23 سنه طيب انا جاي والله رجال عمري 36 سنه انا وياه بكالوريوس كلنا احنا احنا خريجين هو فرق انا كم حاشتغل هياخذوني انا كم حاشتغل معاهم كم سنه وبعد كذا احط له تقاعد لانه مو كيفهم حطون عليه منى تقاعد بعد 60 سنه حتقاعد لكن اخوي حسين ما شاء الله والله يقدر يشتغل ولا ولا دارف فيها حتى لو هي تفكر في مصلحتها يعني هي انا بالشركه زي ما تفكر في انا قد ايش اقدر استفيد منك لا لا بعدين ضوءه تاخرت بعدين بريدي حرسوني ما عندهم منتج مستهلكه ع ال 60 سنه خلاص طافي ما في كل حركه انا شبيه جدا بعض فعلياً بس أن هذا واحدة جزء داخل في الجزء الثاني المعمار عبارة عن إنشاءات إنشاءات، كيف تبني معمارة، ما تشوف الآن حتى الآن يسمونهم مقا... مقاولين في مكاتب الهندسة، مكاتب الهندسة، مكاتب الهندسة، استشارات هذه الأشغالات هذر في المعمارية، الإنشاءات هنا بدك تدخل فيه تحت تحت تصانيف كثير من الاقتصارات الصحيه ومصادر المياه يدخل يدخل تحتها اكثر من جزء. فبالتالي لازم تكون متوازن بين هذ الشغلين انشاء خلاص انت متخصص في انشائه والمصادر المياه ومصادر المياه والى اخره لكن انت كمعمار تهتم باشياء فنيه احنا لما تروح مثلا الاندلس والاندلس يقول ادورا كان عندهم مهندسين معماريتين ايش معناته اي يرسمهم حتى الواقع. على الواقع لان المهندسه المعماريه برضه اشراف على الواقع الحين بتشوف يجي مهندس يبني بيت يجيك يجي مهندس يشيك والله كذا العمود كذا حديد كذا اوكي كذا كذا كذا هذا ما هذا مهندس اللي كان قبل واحد انشاء راس قاعد وشغره يقعد يرسم ذا درو خلاص الان بطل حتى رسمت بيت صار كمطر قام التكنولوجيا الان جديده اعتقد اعتقد والله العظيم ان حسيبته ما بعد والله لا هي <تصفيق> أنا بس صاحب <صحيح>. طف مسجل <تصفيق> <تصفيق> والله أنا صراحة كانت الفكرة أني أبدأ دخل هندسة بأي شكل وكنت ناوي أصلا من يوم من نياب الثانوية كنت أقول للشباب طبعا أنا أخويا مركز كماعي في الثانوية كنت ناوي هندسة من المسأل وهندسة كحربائية يعني من يوم برع تناكد أنا قيل أبي هندسة كحربائية القرب رقم واحد كان من نسبلية القرب الجنب هلي هنا تقريبا 200 كيلو في الطاعة الشيء الثاني كنت أبحث برضه مع القرب فساس ان الواحد يسقط ويبدأ يشتغل براحته بس هذا بيني وبينكم لا تسجلوا عشانا ما تسطرني بدأ <تصفيق> فتكون متفرغنا وعمما اقرب مدينة ممكن ان تكون فيها وغالبا ما فيها مرهيات كثيرة يعني حوالا انا فكرت بي انا مرهيات كثيرة وغوحة وجي وتحار وضيب بي ومدريل وسافر ومدريل ولما تشعب كثير وخال كثير هي ينبع انا مرتفش تفره ساعتين خلصت ايش ساعتين ساعة خلصت فأي يعني شغلاته ما فيها مرهيات كبيرة بالتالي النتيجة انك والله قد تكون هادي مساعدة انه والله تتجيئ لك بيئة حلوة وصاحة بالدراس ما عندك حال ثاني انه بعد مرة ما عندنا عادة ان كتاب واصفنا عاية ما عندك ايه وانت بتروح هالبحر اطفخنا من هالبحر فبالتالي نرجع طبع. انا صراحة من ايو خلاص صراحة شوفها قاعد يقولوا اللي حكونا طيب فااااااااااااااا تخصص القوى الكهربائية دخلنا طبعا عندنا الشيء اسمه سنة ORIENTATIONAL فجئتها كان عندنا مادة اسمها مادة DRAFTING بس أنا رسم انا اكرره الشيء في الحاترس زي خوينة ما واطا عن رسم وكان عندنا مدرس دكتور زول تقفش أمي يا شيخ كل شيء يقول لي يرسم يرسم يرسم يرسم اتهاي تعقدت من الكيب من الوكاليب ولا كان عندنا مدرس حفيظ الله في الثانويه كيم كنت فاهم ان الله نفسه اكيد لا تقول الاسيوى اي وتعقد برضو انا يا ما عندي حث ثاني انا كهرباء اخترت الكهرباء ولما قعدت اقرا في الكهرباء وما قرا في الكهرباء كانت بالنسبه لي جدا رائع بالنسبه لي انا كنت احب الفيزياء واحب الرياضيات هذول ثنتين انا اشفق مادتين لي اشفق فاخترت وفي سبب اساسي يعني برضو واحد من اساسيات ان ابوي اصلا مهندس كهرباء شاكله جاء العرق نزل آتوه كهربا <تصفيق> فكان الوالد برضو مهندس كهربا فاستشارته في بعض المرات في بعض الشهرات فقال لي اوكي اوكي الحمد لله والحمد لله هان خلاص موشت كلها بيدخلوا كهربا ايوه ترى مو كلك بيدخلوا كهربا سيما قلتك هي مو انتو لا تحسون انو شاش مو العمل انو محتاج والله كيتو كيتو كيتو موقع وبين البقية ما تكدل انت وين موقع تاصل احنا رايحين كهرباء انا بتخرج انا ما بقي شيء الترم الجاي ان شاء الله اتخرج ما ادري انا وين اصير موقع كهرباء ايش تحتاج الكهرباء مثلا بالبينبق مثلا عهري لا والله نروح له والله في مكان فلاني اعلى ما تدري لان السوق اللي ما قلت ميرسي على برده ما عندي والله اوكي والله انا مسوي مثلا بعد 5 سنوات بس اجيب كذا طيب اه دسكارب عشان بعد 5 سنوات والله ان اصير كذا طيب بعد 5 سنوات دي الشركه فشلت قفلت لك السوق ما يعتمد على تخصص معين بذاته ايش نحتاج والله عندنا اليوم والله كيت كيت كيت خلاص بكرة ننزل اعلاني جمعنا بكيت كيت كيت بس الهندسة من اكثر الوظائف اللي تلاقي فيها ومن اكثر التخصصات اللي تلاقي فيها وظائف صح؟ ايو طبعا لتلقي وظائف ليش يا جماعة لأن انت محتاج من الجهتين محتاج سواء انك في الحكومي او محتاج حتى في الجسم في الخاص واحتياجك الخاص قطاع ليس محكور مفتوح وقطاع مو بس داخ ممكن شيء خارجي انت قضى انت قاعد فيه ممكن مثلا واحد شخصية ما يبي يشتغل مثلا في السعودية بيشتغل قطر مثلا عام عام كلام في شيء صناعي الشركات دي حر تقدر تروح قطر لذلك هذا ميزه التخصص تخصصات الهندسه الناس دائما حتى تسمعون كبير ناس تحب الهندسه ما تحب لانه مفتوح ما حد حيحترق في مكان ما تبغى تشتغل مع انا لا والله خلاص يا عندك يا الحكومه يا عندك كذا يا عندك كذا لا يا عندي, عندي خاص عندي اقدر اشتغل انا لحالي عندي ممكن اشتغل تسويق في أشياء كهربائية مثلا بتكلمة اتقصصوا مثلا الشيئ كهربائية ومشيئ كهربائية وعارفوا شو كده وعارف كيف كيف كده ممكن احاول على قراطكم على قوت خوين اختراعات شغلات بسيطة ومجالها مفتوح آه. وكل ما تبدع كل ما يكون اف اخر سؤال في احد عنده اخر سؤال بالكلية عندنا في لازم يكون معدلك 2.5 و أعلى أعلى 2.5 أعلى من أربعة هل تقومين في نفس الكلية أنا أكمل الآن في نفس الكلية حقتي هل تقررون؟ أيوه هل تقررون جميعين في سنة الجامعين؟ كلية يمبع الجامعين هذي متخصصة في الجوانب الأدبي هيتخصصها جوانب ما فيه هندسة؟ ما لها شغل في الهندسة ما عندها الهندسة تحسب آلي لأن عندنا حسب آلي خلاص يبيقفلونها تقريبا لأن خلاص بدنا نتخصص خ <تصفيق> يا رب يسمعون منك قد انتباشت ان انا اتكلم الله يخليكم حاولوها يعقوب معلش انت من المدينة ايش رأيك تكملوا في المدينة او في يومبا يعني في المدينة ايش قلتوا للتخصصات الموجودة يتخصص ان لكم طيب جامعة كل قسم كهرباء وميكانيكا طب لو في كهرباء وميكانيكا في المدينة وفي يومبا انت ايش يعني ايش تنصح؟ يعني بغض النظر عن كلية لكن تنصحهم يعني للساعة ما اختاروش والله اشوفوا يا جماعة تختارف من شخص لشخص انا قدركم اسواب اختيار لكلية هنبر في اختارف من شخص واحد والله قدرع والله انا بيقف كان معايا واحد من شوف اسم احمد صبه هادي قطعه من التانتاج كان معايا واحد كانت يعني كان احمد بيجي معانا بس احمد كان مشغول في مشروع التخرج ما شاء الله أي. كان معانا اخوي احمد وكنا قاعدين بالمدرسة الثانويه احنا كذا هاي بحاله الرحمن بالرحمه والله شيخ انا ما ابراهيم يعني والله ادريس المدينه وما اقدر لينبر ثلاث شخص, شخص. معدلينه تقريبا نفس نفس الشيء تقريبا انا رحت لينبر وكمل هو ما شاء الله الان في كل طيبه حسب عليه وما شاء الله شغال وفي كل حالتين تدخل نفس الشخص انت تشتغل انا زي ما قلت انا كان عندي رقم واحد اتفرج عقليا قل لها وان هذا الشيء جاد في إما دراسة وما دراسة لأن دراسة في مجهود وشيء الثاني السكن جنب الكلية كان بمسؤولية شيء إيجابي خلاص صرد في سيارات ما تجيها الليل من ربع شاء الله خلقه سيارات قاما علم وخلاص الملك فهى ديابع ها؟ وانا الاعترافات من هنا الاعترافات جت بعد مانا طرعتنا من الدبلون هل انتبه أنه ما تغطى نفسه خبر أنا طرعت من, دل... من الدبلون وجاء الاعتراف حق العادة الدبلون ان شاء الله الان شغالين يحاولون يأخذون فيه بالبكالوريس ان شاء الله تخرجوا هم يأكونوا فالاعتماد مهم بالنسبة لك كشخصية انت حتى تقدر, تقدر ترتفط بمنظمات عالمية يعني انت الان ترتفط بمنظمات عالمية خيادة ان تكون والله شاهدت فجامعة الملك فاهد يعقوب ماليش ايش الميزات سيني تخطط سيني <تصفيق> جامعة الملك فهد يعني ايش اللي يميزها عن ينبع وهل اروحها او في, في المخرجات يعني اذا انا باتخرج من هنا ومن هنا باخد نفس الراكب اذا اروح ينبع احسن لجنبع طيب ومسا المستوى الوظيفي في بعض الشركات تميز بين ينبع او شركة كليات التقنية عن, عن الجامعات العادية يعني مثلا شركة الكهربا انا جانا فينا جا اقدم عليها قال لي والله يا أستاذ الحبيب أنت خريج كلية تقريب طبعاً باعتبارها ما هو يعني أنت اللي ان في وقت بحالي حاولوني كل يام القرص الخيرون ما سيومونها جامعة بس هتصير جامع من اليوم بقى كلها قال لي فقال لي أنت عن الشخص الثاني بجامة المجامة نتوب العزيز فقال فيه رياله الاساسي الأساسية تمد عليها طبعاً من البدلات و تمد عليها مدريك فقال فيه رياله حتفلك لكن في الشركات الآن الكبيرة بدأت تتفهم على طرح الآن الهندسيين وغير المهندسيين ماذا داعي التفرق بين الاثنين لكن في بعض الشركات الآن ما زالت مختلفة كلي جامعة البترول متميزة في قوة السنة التحضيرية حدثها في قوة المخرجات اللي يطلعون هنا من جدا صراح تتعب منتع عشان تطلع مو معنى ذلك أن الجامعات الثانية ما حتتتعب عشان تطلع حتتتعب جهد أكثر بس جهد أكثر هناك وشغلك قد يكون مضمون هنا أو في أول جامعات اللي حاولت أنها تسعر إعترافات كثير جامعة الملك فهد مهمة في هذه الأرقام أنت قدمت أي شيء يعني لو لو لو لو ثاني فرقت معي لا أحبوها هتفرق معني. هتفرق معك فعليا ترى ماذا تحس فيها إذا جيت تتخرج بتقدم على الشركات وتقدم مدى إيش لا الله هدو بترون مع والله هذا إنه الله هدو جيد كده كده, كده. في بعض الجزئيات بس الان بدها تنفصل خلاص على بمعنى الكليه ان صراحه الان متخصصا عن تاتي بكالوريوس فلازم يصير في فرق بس يعني في معلومه انا ابي اتاكد هل البكالوريوس اللي يتخرج فيه من كليه الصناعيه او كمان الحين اللي هي كليه التقنيه كمان اللي بيروح الرياض يكمل منها بكالوريوس هل يعتبر بكالوريوس حقيقي ام دبنا لا لا لا ال... بكره البكاري... هو حقيقي على جولدن أمو فكرة لانه الان صار صاروا يقولوا لا... هذا دبلوم عالي ما هو بكالوريوس عندنا في الكليه عندنا 3 واحد من الدبلوم وبعدين تطلع البكالوريوس عندنا دبلوم اللي هو عادي بفلوس 500 ريال تدفعها وهذا خلاص انهم حيل غوغ هذا حيل غوغ ال 500 ريال بعد 500 ريال كل ترم تدفعها حتى تاخذ قرض هو تمشي الدبلوم سنتين بعدين في عندنا شيء اسمه دبلوم عالي تاخذ سنه تحضيريه بعد سنة التحضيريه تاخذ سنتين تخصص طبعا في السنتين هذه وبعدها تطلع دبلوم بعد ما تطلع الان من الدبلوم تقدم على مرحله البكالوريوس الان يا جماعه ايش المفهوم ايش المشاكل مثلا تواجهنا الشغ... في القبول وما القبول وما ادري الشخص يعني غالب معدلات الشباب اللي يكونوا موجودين تحاول تكون ضعيفه ليش لانك انت طالع من مز... من مجال عملي بحت البكالوريوس عموما يغلب عليه الجانب النظري اكثر بكثير من الجانب العملي يدرسون شغلات نظريه احنا والله 1 2 3 طيب في العمل كيف حتكون الهندسه قسم الهندسه فلحظة الانتقال من هنا الهنا هم عدنا كده العالم كله ما هي راضة تفهم ان انت روالله رو هذا الديبلوم جيد بس ل... تطور وصار بكاريوليش يعني معارك رابيكالوجيش بس مسمعك مهندس فني أصلاً في بعض الشركات ليه؟ لأن عندك الخبرة الفنية أكبر بكثير من المهندس العادي المهندس العادي في جامعة المنكب العزيزة كذا ما عنده الخبرة الفعلية في أو العملية فعلياً داخل الصناعة ومثل الانتر اللي عندك لأنه انت أصلاً أخذ دبلوم عن الأشياء اللي قاعد تصير في الشركات نفسها أصلاً الكلية كيف أنشأت بناءً عن الاحتياجات الشركة نيرى والله يا جماعة أحن الله ساوبكم وليش قالت أحن ليش نجيب ناس من بره إحنا نبي دبلوم حنتوا حسيئوهم هذه موادنا كانت في فترة من فترة أول ما بدأت رفعلياً كانت من نفسها ف... بدأت بدأت كده كده وعندما بدأت تستقل بدأت الآن تطلع أكده كده كده إلى آخر إنه هذا.. طيب جزافي الله خير و... و... و... و... الله مسحكي بس أنا ما قبل نختم أو شي ترى.. عندي فيسبوك والله عندي منه و عندي تويتر أنا نطور إيه <تصفيق> أو عندي إيميل و جوالي مودود إذا واحد منهم ولي الشرف صراحة أن يجيس معاكم قبل أن أختم والله أتجاكم أتجاهم الله خير والله أو شي أتجاكم الله خير هل أحضركم مجزام والله خير شخصان صراحة ذولة لجنبي والله صراحة انا ادعي من كل قلب الله تزاكر انت شكرا بيضا. انه انت جيد يعني <تصفيق> الله يبوي <يتزاك تصفيق> انا ناكس انا الله حياكم الله فاللي يبي مني اي يبي مني اي شي انا تحت امركم اسم وجود انا في الفيس موجود في توتر وعندي ايميل وعندي جوار ولي رايح حياكم الله خلاص انا اتركلك للمكر فقط طيب بس ادوار بكور عليكم معلشنا عن قهر حق اليدام بس اتسجوا بينكم اصيرا الماد فرشهور بديه من أورب فيسبوك إذا هذا الإيميل والبيانات الحاصلة المهندس يعطل نشاهدكم على الإيميل أي أسئلة تقبية عندكم الدكتور مرحلة عندكم الدكتور مرحلة و أي واحد يتوجه تربو أيوها يجعني نحن ضيحناكم خلاص ما في أي ثعب نشاهده فالله بكم العاب و خير وشك الله وليش خلاص تصير جماعيه كده طي طيب طبعا المهندس يعقوب هو طيب صوره جماعيه صوره جماعيه طالب كليه الهندسه يعني من مهندس <تصفيق> جبنا بس صوره <ماسي> جديده بس <تصفيق> الله يعطيكم العافيه <تصفيق> يلا شكرا يا شباب